بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المات مراتب النحويين من تأليف أبو الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر دار نهضة مصر القاهرة يقرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين هذا هو الشريط الأول من الكتاب مقدمة الطبعة الأولى حينما كنت معنيا بتحقيق كتاب انباه الرواه على انباه النحاة للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي كان من أكبر همي أن أرجع إلى الكتب التي استمد منها المؤلف مادة كتابه أو التي شاركته في موضوعه لتكون عونا على تحقيق الكتاب وتحرير نصوصه وإيضاح مبهمه وكشف غامضه ومقفل مسائله فكان مما وقع لي كتابان نادران لمؤلفين جليلين هما كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد ابن الحسن الزبيدي الأندلسي وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي فوجدت فيهما من جمال التصنيف وحسن الأداء وغزارة المادة ما رغب إلي أن أقوم بتحقيقهما ونشرهما وخاصة في أنهما يعدان من المصادر الأصيلة الأولى لمن ترجم لأعلام اللغة والنحو والأدب وعنهما نقل ياقوت والقفطي والصفدي والسيوطي وغيرهم وقد تم لي والحمد لله تحقيق كتاب الزبيدي ونشره هامش طبع في مطبعة السعادة سنة 54 وتسعمائة وألف للميلاد ثم في دار المعارف سنة 74 وتسعمائة وألف للميلاد انتهى الهامش وهذا هو كتاب أبي الطيب اللغوي والكتابان وإن كانا متفقين في الموضوع والغاية إلا أنهما يختلفان شريعة ومنهجا فكتاب الزبيدي بناه على الطبقات والمدارس وعني فيه بذكر الموالد والوفيات وحشاه بمختلف الاخبار والطرف والحكايات عن النحويين واللغويين في صدر الإسلام ثم من تلاهم إلى شيخه أبي عبد الله الرياحي الأندلسي المتوفى سنة وكتاب أبي الطيب أقامه على ذكر مراتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم في الرواية وعقد الصلة بين الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور اللحم ووضع النحو ثم ظهور مدرستي البصرة والكوفة إلى أن انتهى العلم فيهما ثم انتقل إلى بغداد فهو يذكر أبا الأسود الدؤلي وتلاميذه وأبا عمد بن العلاء والخليل ابن أحمد ومن أخذ عنهما وهكذا وسبيله فيما أورد السند والرواية ومؤلف كتاب مراتب النحويين هو عبد الواحد ابن علي أبو الطيب الواوي ولد في عسكر مكرم وهي بلدة مشهورة في نواحي خزستان نشأ فيها كثير من الفضلاء والعلماء ومنها العسكريان أبو أحمد صاحب كتاب شرح ما يقع فيه التصحيح والتحريف وأبو هلال صاحب كتابي الصناعتين وجمهرة الأمثال وإلى علمائها كانت تشد الرحال ويقصدون من شتى الجهات ونشأ فيها وحذق النحو واللغة ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن أثنادها وروى عن أثباتها وكان من روا عنهم محمد ابن يحيى الصولي وأبو عمر الزاهد أخذ عنه كتاب الفصيح لفعلب وإسلاح المنطق لابن السكيت والنوادر لأبي عمرو الشيباني وغيرها وفيها ألف بعض كتبه منها كتاب الإتباع الذي اعجب به البغداديون وتداولوه فيما بينهم وكانت مدينة حلب في القرن الرابع من أزهر الحواضر الإسلامية وأحفلها بالعلماء والشعراء والادباء وكان أميرها سيف الدولة من أعظم الملوك العرب شأنا وأعلاهم في العلوم والآداب كعبا وأوسعهم في المكرمات باعا فاجتذب إلى حلب أعيان الأدب واللغة والشعر كالمتنبي والواء والنامي والرفاء وابن خالويه والفارابي وكشاجم فكان منهم أبو الطيب اللغوي وهناك ازدهر علمه وبان فضله وفيها ايضا قامت الخصومة بينه وبين ابن خالويه وذكت المنافسة ولكنه كان صاحب السبق والتقدم قال ابن القارح حدثني أبو علي الصقلي بدمشق قال كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج منها كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها وتركته وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس وقد وردت عليه المسائل بعينها وبيده قلم الحمره فاجاب به ولم يغيره قدرة على الجواب وقد ذكر أبو العلاء المعري أنه كان يتعاطى شيئا من النظم وله شيء منه في كتاب المراتب ولكنه نظم ضعيف وظل في حلب إلى أن كانت ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة دخل الدمستق وأخذ منها خلقا من النساء والأطفال وقتل معظم الرجال ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين والهاشميين والكتاب وأرباب الأموال فكان أبو الطيب في من قتل مع أبيه في تلك المحنة ولعلها هي التي ذهبت بمعظم آثاره وأخباره وكما ضاعت معظم, معظم أخباره ضاع كثير من مؤلفاته أيضا قال أبو العلاء ولا شك أنه قد ضاع كثير من كتبه وتصنيفاته لأن الروم قتلوه وأباه في فتح حلب إلا أن الزمان قد أبقى منها ما يأتي اولا كتاب شجر الدر سلك فيه مسلك شيخه أبي عمر الزاهد في كتاب المداخل ومنه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر هامش يقوم بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الجواد انتهى الحامش كتاب الفرق ذكره المعر في رسالة الغفران وقال قد أكثر فيه وأسهب وعنه نقل السيوطي في المزهر كتاب الإتباع قال أبو العلاء وله كتاب في الإتباع صغير على حروف المعجم في أيد البغداديين وذكره السيوطي في بغية الوعاه كتاب الإبدال ذكره السيوطي والصفدي في الوافي بالوفيات وقال أبو العلاء قد نحى فيه نحو كتاب يعقوب في القلب كتاب الأبداد ذكره المرتضى الزبيبي في مقدمة تاج العروس المثنى ذكره الأستاذ عز الدين التنوخي في مقاله هامش مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني المجلد التاسع والعشرون انتهى الهامش وقال ومما أغفلوه مصنفاته كتاب المثنى وهو عندي ولله الحمد لطيف يشتمل على نوعين الإتباع والتغليب ولا أدري كتاب الإتباع مما ألفه أبو الطيب مستقلا أم هو ما اشتمل عليه المثنى كتاب مراتب النحويين وهو الذي نقدمه للقراء واصل هذا الكتاب نسخة نادرة في دار الكتب المصرية برقم 1425 تاريخ تيمور تقع في أربع وستين ومئة صفحة فتبهى عيسى ابن أبي بكر ابن محمد الحميدي ثم قبلت على أفل صحيح عليه حواش لابن نوبخت وفي آخرها خط الشيخ محمد ابن المخلطة المالكي وتاريخه سنة إحدى وستين وثمانمائة وخط الشيخ محمد عبد العزيز الشافعي وقد سقط من هذه النسخة ورقة بعد الصفحة الثامنة والخمسين ومئة وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب على تلك النسخة وقابلتها بما نقله السيوطي عنه في المزهر وأكملت الناقص منه وأثبتت فروق النسخ التي وردت في الحواشي ووضعت أرقام الصفحات على الجانبين كما رقمها العلامة أحمد تيمور ووضعت له عنوانات ميزها بعلامات الزيادة وألحقت به الفهارس المفصلة وارجو من الله تباركة آلاؤه أن يجعله عملا نافعا مقبولا وهو ولي التوفيق مقدمة الطبعة الثانية هذا الكتاب على صغر حجمه وقلة أوراطه نادر في فنه بالغ الإفادة في موضوعه لم يكد يخرج من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات للمرة الأولى حتى تلقاه العلماء والباحثون بهشاشة مطمئنان وتناولوه قراءة وبحثا في قبول وارتياح وذلك لما اشتمل عليه من مادة أصيلة وحقائق تاريخية ونصوص نادرة حول النحويين واللغويين ورواة اللغة والشعر منذ ظهور الإسلام في القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع في الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة أشهر عواصم اللغة والأدب في هذا العصر وهي الحكمة التي وضعت فيها أصول النحو وجمعت اللغة وصنعة المعاجم ودون الشعر وحول ذلك يتجه اهتمام الباحثين ومؤرخ الآداب العربية وقد فرغت نسخه من الأسواق منذ سنوات وتعذر اقتناؤها على الباحثين وأخذوا لحون في العمل على إعادة طبعه ولما هيأ الله الأمور وتيسرت الأسباب أعدت النظر في تحقيقه وأصلحت ما كان في الطبعة الأولى من خطأ كما عارضت نصوصه على ما يقابلها في كتاب طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي ونزهة الألباء للكمال عبد الرحمن بن محمد الأنباري وانباه الرواه للقفط وبغية الوعاه للسيوط والمختصر من المقتبس للمرزباني وهي الكتب التي كثرت تراجمها على النحويين واللغويين ثم أعدت النظر في تحرير حواشيه وتخريج شواهده كما أعدت النظر في تنظيم فهارسه وأسأل الله أن يعم نفعه ويوفق من أعانى على إخراجه وإعادة طبعه وأن يجزيه من الله خير الجزاء والله الهادي إلى أقوى طريق كتاب مراتب النحويين صلى الله على محمد أم الله ببقائك وحسن الدفاع عن حوبائك ووفقك في دينك ورأيك وجعلك لكل خير سوباء ورزقك إليه مذهبا إن اختلافهم من نفوس بحسب اختلافها في الفضل ومناسبتها للعلم أو هي على قدر مناسبتها للعقل والنفس النفيسة تتأذى بفقد العلم أكثر مما يتأذى الجسم بعدم الطعم وإنك أعزك الله شكوت إلي دفعة بعد أخرى وثانية بعد أولى شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين أهل العربية والدعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه ويعتمدون في تأدبهم عليه وهم لا يدرون عن من روى ولا من روا عنه ومن أين أخذ علمه ولا من أخذ منه وقد غلب على هذا الجهرال وشاء في الرذال هامش الرذال جمع رذيل وارذل ورذال ايضا وهو الدون والخسيس انتهى الهامش حتى ان كثيرا من اهل دهرنا لا يفيقون بين ابي عبيده وابي عبيد وبين الشيء المنسوب الى ابي سعيد الاصمعي او ابي سعيد السكري او ابي سعيد الضرير ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، ويقولون قال الأخفش، ولا يفوقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد المسعدة الأخفش البصريين وبين أبي الحسن.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 وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي وإنما الجمحي محمد ابن سلام مؤلف كتاب طبقات الشعراء وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه إلى غير هذا مما لا يفيدك ذكره علما فلما اجتمع شكواك ما تشكيته إلى ما أرى الناس يتهفتون فيه خبط عشواء وصيد ظلماء ورأيتك إذا أجريت منه شيئا انتقرته وأسرعت إلى تعليقه وافترسته أشفقت من لبس يدخل عليك فيه أو سهو يحملك على باطل تحكيه وأعيد إخواني بالله مما لا يسرني في الأعداء ولا أفرح به في البعداء ولو الشنآن والبغضاء فرسمت لك في هذا الكتاب ما تقبح الغفلة عنه ولا يسع العقلاء جهله وجمعت ما خشيت من تفرقه عليك وخفت أن يصعب إلقاؤه إليك وأرجو أن لا أقصر عما يقنعك ولا يتعدى إلى تطويل لا ينفعك بإذن الله وعلم علمت الخير وعملت به أن أكثر آفات الناس والرؤساء من الرؤساء الجهال والصدور الضلال وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان فكيف بعصرنا هذا؟ وقد وصلنا إلى كدر الكدر، وانتهينا إلى عكر العكر، وأخذ هذا العلم، أخذ عن من لا يعلم ولا يفقه، ولا يحس ولا ينقه، يفهم الناس ما لا يفهم، ويعلمهم عند نفسه وهو لا يعلم، يتقلد كل علم ويدعيه، ويركب كل إفك ويحكيه، يجهل ويرى نفسه عالما، ويعيب من كان من العيب سالما، يتعاطى كل شيء وهو لا يحسن شيئا، فهو لا يزداد رشدا إنما يزداد غيا ثم لا يرضى بعد هذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس، ولا يمنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ هذا العلم، من أخذ هذا العلم عنه، لو حشروا لاحتاجوا إلى التعلم منه، فهو بلاء على المتعلمين وبال على المتأدبين. الروا كذب وإن وإن نوظر صخب وإن خورف شغب وإن قرر عليه الكلام سب يصيب وما يدري ويخطي وما درى وكيف يكون النوك إلا كذلك هامش من أبيات لأبي الأسود الدؤلي وكان قد وجه رسولا إلى الحسين ابن أبي الحر العنبري وإلى نعيم بن مسعود النهشلي وكان يليان بعض أعمال بعض أعمال الخراج لزياد وكتب معهما إليهما وأراد منهما أن يبراه ففعل ذلك نعيم ابن مسعود ورمى الحسين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود وراء ظهره فعاد الرجل فأخبره فقال أبو الأسود للحسين حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا لسيبك لم يذهب رجائي هنالك وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من معالك نعيم بن مسعود أحق بما أتى وأنت بما تأتي حقيق بذلك يصيب وما يدري ويخطي وما درى وكيف يكون النوك إلا كذلك انتهى الهامش فالواحد من هؤلاء في طبقة من الجهل لا تدرك بالمقياس ولم يهتب, إليها ولم يهتب إليها أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس هامش هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن عباس ابن محمد بن صول المعروف بأبي بكر الصولي شيخ المؤلف اشتهر بالرواية والحفظ ودون أخبار الوزراء والكتاب والشعراء والرؤساء توفي سنة 35 و300 انتهى الهامش. قال حدثنا أبو أحمد محمد ابن موسى البربري. هامش هو محمد ابن محمد ابن موسى ابن حماد أبو أحمد المعروف بالبربري توفي سنة أربع وتسعين ومئتين. انتهى الهامش. قال حدثنا الزبير بن بكار. هامش هو الزبير بن بكار ابن عبد الله بن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله. ابن الزبير ابن العوام صاحب كتاب نسب قريش توفي سنة ست وخمسين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا النظر ابن شميل قال سمعت الخليل يقول من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذاك طالب فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك جاهل فحرروه. ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه، ويزعم أنه يتقنه ويدريه أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني، فظن أن الفراء الذي كان هو بإزاء الأخفش. كان يروي عن المازني وحدثت عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي وهما مجتمعا قط هامش كذا ذكر في الأصل وفيه نظر فقد ذكر الزبيدي عن الفضل بن سعيد بن أسلم أنه قال كان ابن الأعرابي يؤدبنا في أيام أبي سعيد بن سلم فكان الأصمعي يأتينا مواصلا فيناظره ابن الأعرابي فيرتجل ذلك وكان أعلم بالإعراب منه وكان الأصمعي يفتر فيه ويغريه بالشعر ويسلكه مسلكه في جهة المعاني فإذا وقع هذا الباب وبرئ من الإعراب التهمه فلم يغترث من بحره انتهى الهامش وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي وإنما كان يرد عليه بعده وحري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا قال فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفله ولا يسع العقلاء الجهل به عنوان أول ظهور اللحن في الكلام وعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج إلى التعلم والإعراب لأن اللحن.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 أنا من قريش ونشأت في بني سعد هامش هم بنو سعد ابن بكر ابن هوازن اضار النبي صلى الله عليه وسلم واسترضى عندهم وكان حاضنه منهم الحارث ابن عبد العز بن رفاعة ومرضعه زوجه حليمة بنت عبد الله بن الحارث انتهى الهامش فأنا لي اللحم وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر من أبو موسى فكتب إليه عمر سلام عليك أما بعد فضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه سنة وكان علي بن المديني حامش هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني ضفري وأصله من المدينة صنف في الحديث مصنفات كثيرة لم يسبق إلى معظمها توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين انتهى الهامش لا يغير الحديث وكان وإن كان لحنة إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يجوز اللحن على من سواه عنوان أبو الأسود الدؤالي. ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي فيما حدثنا به أبو الفضل جعفر ابن محمد ابن بابتويه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حميد هامش هو إبراهيم بن حميد الكلابزي النحوي البصري ذكره الزبيدي والقسطي والسيوطي باسم إبراهيم بن محمد الكلابزي توفي سنة ستة عشرة وثلاثمائة وفي الأنسابر السمعاني واللباب لابن الأثير إبراهيم بن حميد انتهى الهامش قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال حدثنا أبو عمر الجرمي عن الخليل قالوا وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه سمع لحنا فقال لأبو الأسود اجعل للناس حروفا وأشار له إلى الرفع والنصب والجر فكان أبو الأسود ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين وقد اختلف في اسم أبو الأسود حدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه أبو زيد هامش هو عمر بن شبه بن عبيدة النميري أبو زيد البصري الحافظ الإخباري توفي سنة سنتين ومئتين انتهى الهامش قال اسم أبي الأسود عمر بن سفيان بن ظالم وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد التستري قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول اسم أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبثة قال أخبرنا الاصمعي أنه سمع عيسى بن عمر يقول هو أبو الأسود الدؤلي بفتح الهمزة منسوب إلى الدؤل بكسر الهمزة وإنما فتحوها للنسبة كما نسبوا إلى تغلب تغلبي وإلى يثرب يثربي قال والدؤل أبو قبيلة من كنانه سمي باسم دابة يقال لها الدؤل بين ابن عرس والثعلب. قال عمر بن شبه وأنشدنا الأصمعي لكعب بن مالك جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤل والعامة تقول أبو الأسود الديني وذلك خطأ لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته أخبرنا عبد العزيز ابن يحيى قال أخبرنا محمد بن زكريا الغلابي هامش الغلابي بفتح الغين وبعدها لام لام مؤلف مخففة منسوب إلى غلاب اسم لبعض اجداده ذكره ابن الأثير في اللباب انتهى الهامش قال حدثنا الزبير بن بكار قال الدؤل في كنانة وهم رهطوا بالأسود والدول في حنيفة والديل في عبد القيس. أخبرنا جعفر بن محمد. قال أخبرنا إبراهيم بن حميد. قال أخبرنا أبو حاتم. قال كان أبو الأسود فيما زعم ولد في الجاهلية. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد عن الجرمي عن الخليل قال لم يزل أبو الأسود ضنينا بما أخذه عن علي. رضي الله عنه حتى قال له زياد قد فسدت السنّة الناس وذلك أنهما سمعا أنهما سمعا رجلا يقول سقرت عصاتي فدافعه أبو الأسود وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا محمد ابن عباد المهلبي هامش هو محمد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي توفي سنة أربع ومئتين انتهى الهامش عن أبيه سمع أبو الأسود رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام فقال لا أظن يسعني إلا أن أضع شيئا أصلح به نحو هذا أو كلام هذا معناه فوضع النحو قال وكان أول من رسمه فوضع منه شيئا جليلا حتى تعمق النظر بعد ذلك وطولوا الأبواب ويقال بل كان وضعه ليتعلمه بنو زياد لأنهم كانوا يلحنون فكلمه زياد في ذلك وكان أعلم الناس بكلام العرب وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد ابن عبد الواحد الزاهد هامش هو أبو عمر الزاهد محمد ابن عبد الواحد ابن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب أحد الرواة الأثبات وشيخ المؤلف توفي سنة 45 انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة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 الأسد هنا أحد أبراج السماء الاثنى عشر وجبهة الأسد والخراتان والكثد أربعة أنجم انتهى الهامش بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح وبرد وقوله وفنخته فنخى من قولهم فنخت رأسه فنخى إذا فتت العظمة من غير شق ولا إدماء قال الراجز والله لولا أن يحشب طبخ بي الجحيم حيث لا مستفرخ لعلم الجهال أني مفنخ لهامهم أرده وأنقخ ويقال رجل فنيخ إذا كان رخوا ضعيفا وقوله فتركت فتركته فرخا أي كالفرخ من الضعف وقوله تشاره أي تفاعله من الشر وتجاره تفاعله من الجر أي يجرها وتجره وقوله تزاره أي تفاعله من الزر والزر العب قال الشاعر بريتيه من زر الفحول كدوم وقوله تهاره تفاعله من الحرير أي تهر في وجهه ويهر في وجهها وتماره تفاعله من المراء قالوا فجاء ابو الأسود إلى زياد فقال له ابغني كاتبا يفهم عني ما أقول فجاء برجل من عبد القيس فلم يرضى فهمه فأتي بآخر من قريش فقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على اعلاه وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف فإن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 حليف بني ليث وكان فصيحا عاليا بالغريب ثم ميمون الاقرن ثم عنبسه ابن معدان المهري هامش هو عنبسه ابن معدان الفيل قال ابن الانباري كان معدان رجلا من أهل نيسان قدم البصره وأقام بها وكان يقال له معدان الفيل وسبب ذلك ان عبد الله ابن عامر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 هو داود ابن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري توفي سنة ٨٨٠. انتهى الهامش. ابن الزبر عن قتادة هامش هو قتادة ابن دعامه السدوسي كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه وكان عالما بالعرب وأنسابها. قال ابن سلام ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه.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 وإما كتبه به إلى أبو روق الهزاني البصري هامش الهزاني بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة منسوب إلى هزان بطن من العتيك وهو أبو روق أحمد بن محمد ابن بكر الهزاني حدث هو وابوه وروى عنه جماعة ادّه الهامش قال قال أبو عمرو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 هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم جمع من كل فن وعلم توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش وابو عمر هو الذي يقول فيه الفرزدق ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري وقال أبو حاتم حدثني الأصمعي قال قال شعبه هامش هو شعبه ابن الحجاج ابن الازدي العتكي مولاهم نزيل البصرة ومحدثها توفي سنة ستين ومئة انتهى الهامش لعلي بن نصر الجهضمي خذ قراءة أبي عمرو فيوشك أن تكون اسنادا قال وكان أبو عمرو يكتب إلى عكلمة ابن خالد هامش هو عكلمة ابن خالد بن العاص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 فلا عطست إلا بأجزع راغني انتهى الهامش أتغضب أن أذنى قتيبة حرة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم هامش الشحاج رفع الصوت والرسيم ضرب من العدو انتهى الهامش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 وعنده أبو عمر ابن العلاء فحدث عن أبي وائل هامش هو أبو وائل شفيق بن سلمة شيخ الكوفة وعالمها وتوفي سنة وثمانين انتهى الهامش عن عبد الله هامش هو عبد الله بن مسعود والحديث بهذا السند في فحيح البخاري كتاب العلم ونفسه فيه كان نبي صلى الله عليه وسلم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 والتخون التعهد في الوقت بعد الوقت يقال تخونه يتخونه تخونا قال بالرمه يصف ولد الظبي وتعهد أمه له بالرضاع لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم ينعش اي يرفع وأراد بالداعي أمه واسم الماء حكاية صوتها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 وقصر عن معرفته علم من أخطأه فيه وروايته أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرون عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال قيل لأبي عمر بن العلاء ما السفر فقال لست فقيل له إنه القبل فقال ما أقرأ بينهما فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمر وليس كما ظنوا. قرأت على محمد بن عبد الواحد قال قرأت على أحمد بن يحيى ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه في نوادره في تفسير قول الراجز قد بعثوا سفر الحمار المنسلق جهما أخى كل لئيم وحمق يحمي ذمار نسوة مثل النبق أستههن وخصاهم تستفق صوت نعال القوم بالقاع القيق قال سفر الحمار دبره وكذلك قول الأخطل أصخ ابن سفر الكلب قالوا أراد دبر الكلب هامش البيت بتمامه أصخ يبن سفر الكلب عن آل دارم فإنك لن تستطيع تلك الروابية انتهى الهامش قالوا أراد دبر الكلب والسفر من الانثى القبل وأصله في السباع ثم يستعار لغيرها قال الشاعر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 قبضها على الشاروك. هامش الخبر في طبقات الزبيبي واسيفاط تصغير اسفاط جمع سفق بفتحتين وهو كالجوالق والعشار قابض الزكاة ومات في سنة تسع واربعين ومئة قبل أبي عمر بخمس سنين أو ست عنوان يونس بن حبيب الضبي ويونس بن حبيب الضبي كان مقدما حدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا المبرد قال سمعت أبا عثمان عمرو بن لحر الجاحب يقول مات يونس بن حبيب سنة 82 و100 وهو ابن 88 سنة وحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل ابن شاذان الجنبي سابوري من جنبي سابور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 يروع به الحليب والرؤبة بالهمز القطعة من الخشب يرأو به القعب وبه سمي الرجل رؤبه. عنوان شبيل ابن عزره الضبعي وشبيل ابن عزرة هذا كان راوية نثابا عالما بالغريب وكان شاعرا وكان يتشيع سبعين سنة ثم صار بعد ذلك خارجيا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 من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة مراتب النحوين عنوان عمر الراوية وكان في هذا العصر عمر الراوية ابو حفص الا انه لم يؤلف شيئا ولم يأخذ عنه من شهر بكره فبلغنا ان سوار بن عبد الله حامش هو سوار ابن عبد الله ابن قدامه ابن عنكره والله ابو جعفر القضاء بالبصره كنت سبع وثباثين ومائة وبقي على القضاء إلى أن مات سبع وخمسين ومئة انتهى الهامش لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهمئه فقال ينتصف بك المظلوم وينقمع بك الظالم إلى غير ذلك مما كلمه به فقال له الثوار يا أبا حفص إن خصمين ارتفع إلي اليوم في جاريه فلم أدري ما قال قال وما ذاك قال إن الخصم ذكر انها ضحياء قال بلى أيها القاضي إنها التي لا ونبت الشعر على عامتها هو أبو جعفر الرؤاسي أخذ عن أبي أبو جعفر الرؤاسي هامش اسمه محمد بن الحسن بن أبي شارة ولطوب الرؤاسي بكبر رأسه ذكره الزبايدون في الطبقة الأولى من النحويين الكوفيين انتهى الهامش أعلم أهل الكوفة وليس بمظور بهؤلاء الذين ذكرنا ولا قريب منهم أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن خنيب قال أخبرنا أبو حاتم قال كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي وهو مطروح العلم ليس بشيء قال فأما ما يذكر عن عاصم القارئ هامش هو عاصم ابن ابي مزيد أحد القراء السبعة توفي سنة وعشرين ومئة أنه كان نحويا فلعل ذلك كان شيئا يسرا من جليل النحو فلم يذكر قوله ولم يحفظ. عنوان محمد بن محيص وكذلك ابن محيص هامش هو محمد بن عبد الرحمن ابن محيص توفي سنة 23 ومئة انتهى الهامش كان يفسم شيئا يسيرا من جديد النحو فسقط وكان من أهل مكة واسمه محمد وأهل الكوفة يعظمون من شأنه ويجعمون أن كثيرا من علمهم وقراءتهم مأخوذ, مأخوذ عنه عنوان يحيى ابن يعمر ولو يذكر أهل بصرة يحيى ابن يعمر في النحوين وكان أعلم الناس وأصحهم لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا فكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءه وهو الذي قال للرجل الذي خاصمته إليه امراته في صداقها ان سالتك ثمن شكرها وشبرك ان شئت تطلها وتبهلها ويقال تظهدها فالشبر النكاح وجاء في الحديث أنه نهى عن شبر الفحل يريد ثواب الفحلة والشكر البضع قال ابن شكر المرأة فرجها وان شبر أبي شهاب الهذري صناع باشفاها حصان بشكرها جواد بقوة البطن والعرق زاجر أراد باشفاها طرفها وقوة البطن الحديث لأنه يخرج من الجوف وقال فامرمت غير ذلك وجدت عسافا وقوله العرق زاجر او مرتفع يشفها بالشرف وقول اخو بن يعمر يريد يروي تمثلها وتظهلها او تقتر وتضيق عليها وتبهدها تظلمها والاضطهاد اشتعال منه والذين ذكرنا من الكوفيين هم ائمتهم في وقتهم وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرأساء علماء أساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين جميعا ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم والعربية ولو كانوا مفتخروا به وداهوا بمكانه أهل البلدان وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحمزة الزيات عنوان حمزة الزيات وهو حمزه ابن حبيب ويكمي أبا عماره موضى لآل اكلمه ابن ربعي التيمي وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى خلوان ويجلب من خلوان الزبن والجوز إلى الكوفة فإن أهل الكوفة يتخذونه إماما معظما مقدما وليس يخكى عنه شيء من العربية والنحو وإنما هو صاحب قراءه وأما عند البسريين فلا قدر له حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيب بن خميد قال سألت عن حمد أبا زيد والأسمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من العلماء فأجمعوا على أمنه لم يكن شيئا ولم يكن يعرف كلام العرب ولم نحو ولا كان يبعي ذلك وكان يلحم في القرآن ولا يعقله يقولوا وَمَا أَنْتُمْ بِالنِّفْرِخِيِّ بتسري بياء المخددة وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذا من القراءة قال ابو حاتم وانما اهل الكوفه يكابرون فيه ويباهونها فقد شيره الجهر من الناس شيئا عظيما بالمكابره والبحث منهم كانت الجن تقرأ على حمزة قال والجن لم تقرأ على ابن مسعود والذين بعده فكيف خفت حمزة بالقراعة عليه وكيف يكون رئيسا وهو لا يعرف الساكن من المتحرك ولا نوابع الوقف والاستئنف ولا نوابع القطع والوصل والهمس وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة لأنهم علماء بالعربية قراء رؤساء فمات حمزة بخوان هامش خلوان هنا في آخر سواب العراق. انتهى الهامش. سنة 56 وخمسين ومئة في خلافه أبي جعفر. عنوان الخليل بن أحمد. وقال محمد بن يزيد ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفروضي فلم يكن قبله ولا بعده مثله. وهو من الفراهيد من الأرض. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا المدرب قال أخبرنا عبد الله بن محمد التوجي وعضو عثمون المهولين وعضو إسحاق الزيابي قالوا قال رجل من الخليل بن أحمد من أزل العرب أنت فقال فراهيدي ثم سأله آخر فقال فرهيدي قال المدرب قوله الفراهيدي انتسب الى فراهيد ابن مالك ابن فهم ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الاب وكان من انفسهم صحيح النسب معروف الاهل وقوله فرهود انتسب الى واحد الفراهيد وهي فرهود والفراهيد صغار الغنم وكان ابو حاتم يقول الخليل بن احمد الفرهودي من الفراهيد من اليمن واسم الرجل عنده فرهود ابن مالك وكان يذهب الى ان الفراهيد جمع مثل قولهم الجعافرة والمهالبة والجمع لا ينسب اليه تقول هذا رجل من الجعافرة ومن المهالبة ولا يقال جعافري ولا مهالبي وكان الخليل أعلم من الناس وابكاهم وأفضل الناس وأتقاهم أخبرنا محمد بن وحية. قال أخبرنا الحسين بن فهم حامس هو الحسين بن فهم صاحب محمد بن سعد ذكره ابن حجر في يسان الميزان وقال سمع من محمد بن سلام ووحي بن معين وخلف بن هشام وطائفة وقال ابن كامل كان مفتن في العلوم حافظا بالحديث والأخبار والأنساء والشعر عارسا بالرجال متوشطا في الفقه توفي سنة 89 و 200 انتهى الهامش قال سمعت محمد بن سلام يقول سمعت مشايخنا يقولون لم يكن بالعرب بعد الصحابة أبكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ولا كامش العدم أبكى من ابن المقصع ولا أجمع أخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا القاسم بن إسماعيل هامش هو المعروف بأبي ذكوان. تقدمت ترجمته انتهى هامش. قال حدثنا أبي محمد التوجي قال اجتمعنا بمكة ودباء كل أفق فتذاكرنا أمر العلماء فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم. ويقدمونهم حتى جرى ذكر الخليل فلم يبق أحد إلا قال الخليل أذكى العرب وهو مفتاح بعليمي ومصرفها أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر سعد قال سمعت نصر بن علي الجهضمين حامش ذكني بأبي عمر الجهضمين البصري من أهل البصرة قدم بغداد وحدث بها ماك سنة خمسين ومئتين انتهى الهانش يقول سمعت علي بن نصر يقول كان الخليل بن أحمد من أجهد الناس وأعلاهم نفسا وأشدهم تعصفا ولقد كان الملوك يقصدونه له ويتعرضون له لينار منهم ولم يكن يفعل وكان يعيش من بستان له خلفه عليه أبوه بالخريبة هامش الخريبة بلفظ التصوير موضعا بالبصرة انتهى الهامش اخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا هاريم ابن عبد الله المهندين قال حدثني القاسم ابن محمد هامش هو ابو محمد القاسم ابن محمد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة ترجم له الخطوب في تاريخ بغداد انتهى الهامس قال سبيع توهد المزهور يقول قل من كان بظاهرة البصرة والعلماء والزهات إلا كان في باطنتها مثله وضعه أهد البصرة فيها له فكان عبد الله بن عام في الباطنة وكان يعد الخليل ابن أحمد في الظاهرة نظيره أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحج بن الحداد أبو خليفة قال حدثنا عبيد, عبيد الله ابن محمد بن عائشة هامش هو عبيد الله بن محمد بن حفص المعروف بن عائشه ويقال له العائشين من الى إلى بنت تلحة لأنه من ذريتها توفي بالبصرة سنة ثماني وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال كان الخليل ابن احمد يحد سنة ويرزو سنة حتى جاءه الموت اخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم هامش هو ازي عقوب اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد الحمضلي المعروف بن راهويه جمع بين الفقه والحديث وكان من اصحاب الشافعين وتوفي سنة ثمانية وثلاثين ومائتين انتهى الهامش قال حدثنا أبو حفص الثيرفي قال حدثنا أبو عاصم هامش هو أبو عاصم الضحاك بالمقرب الشيباني البصري من شيوخ المحدثين وحصارهم توفي سنة الثانية عشرة ومئتين انتهى الهامش قال دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته بأيام فقال والله ما فعلت قط فعلا أخاف على نسي منه وكان له فضل فكر صرفته إلى جهة وولدت أني كنت صرفته إلى غيرها وما علمت أني تذبت متعنبا قط وأرضي الله أن يغفر, أن يغفر لي التأول قال عبد الطيب المغوي وعدع الخلول بدائع لم يسبق إليها فمن ذلك تأريفه كلام العرب على الخريف في الكتاب المسمى بكتاب العين فإنه هو الذي رتب أبوابه وتيفه من قبل أو يحشوه أخبرنا محمد بن يحيى، قال سميت أحمد بن يحيى فعلبا يقول إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه ولو كان حشاه ما بقى فيه شيئا لأن الخليل رجل لم يرى مثله قال وقد حش الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم رواية وإنما وجد بنقل والراقين فاختل الكتاب لهذه الجهة أخبرنا محمد بن عبد الواحد الزاهد قال حدثني فتن قدم علينا من خراسان وكان يقرأ على كتاب العين يقرأ عليه كتاب العين قال أخبار أبي عن إسحاق بن قال كان ليس هامش هو الليث بن نصر ابن سيار الخراساني قال ابن معتد كان من أكتب الناس في زمانه بارعا في الأبد بصيرا بالشير والغريب والنحو وكان كاتبا بالبرامكة انتهى الهامش كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا، وكان الخليل عمر من كتاب العين باب العين وحده فأحبا ليس أن تنفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب بسمى نفسه الخليل وقال له مرة أخرى فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد فهو إذا قال في الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل وإذا قال وقال الخليل بطلقا فهو يحكي عن نفسه فكل ما كان في الكتاب من خلق فإنه منه لا من الخليل بن أحمد ومما أبدأ فيه الخليل اشتراعه العروض التي حضرت على أوزان العرب هامش حضرت أي قفرت والعروض ميزان الشعر وهي مؤنثه، انتهى الهامش وألحقت المفحمين بالمطبوعين وبلغنا عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعدة وقال اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عني والآخرون ثم رجع وعمل العروض وأحدث الخليل أنواعا من الشعر ليست من أوزام العرب أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن الرياشين قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد أبو يزيدين قال أخبرني أصحابنا أنه الخلول بن أحمد قصية على فعل فعل ثلاث متحركات وساكن وأخرى على فعل فعل بمتحرك وساكن فالتي على ثلاث متحركات قصيته التي فيها سئلوا فألوا فلقد بخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا أبكيت على طلل طربا فشياك وأحزنك الطلل والتي على فعل ساكي العين قوله هذا عمر يستعفي من زيد عند الفض القاضي فانهوا عمرا إني أخشى صول الليث العاد الماضي ليس المرء الحامي أنفا مثل المرء الضيون الراضي فاستهرب المحدثون من هذين الوزنين وزن سموه المخلع هامش هو مخلع البسيط ويجيز مستفئر فائل فائل مرتين وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا ومن بدائعه ما أخبرني به محمد بن يحيا قال أنشدني غمر بن عبد الله أبو حفظ العتكي قال أنشدني أبو الحضل زعفر بن سرقمان ابن محمد بن موسى النوفلي عن الشرنازي حامش هو أبو علي الحسن بن علي أعرابي بدوي راويه قدم البصرة ونزلها من سود إلى حرماز ابن مالك ابن عمرو ابن وكان شاعرا انتهى الهامش من خليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها وإنما أراد بهذا أن يبين أن تكفار اللفظ في القواسي ليس ببائر إذا لم يكن بمعنى واحد وأنه ليس بإيطاء هانش الإيطاء اتفاق قاسيتين أو أكثر بمعنى واحد في قصيرة واحدة انتهى الهانش والأبيات وويح قلبي من دواء الهوى إذ رحر الجيران عند الغروب أكبأتهم طرفي وقد أنعنوا ودمع عيني كثيب الغروب يا إياني وفي زي قفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب هامش الطفلة أهجارية رقيقة البشرة أما عنا انتهى الهانش فالغروب الأول غروب الشمس والغروب الثاني جمع غرب وهو الدني العظيمة المنبوعة والغروب الثالث جمع غرب وهي الوهاد المنخفضة فقصد هذا القصد بعض الشعراء فانشدنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنشدنا ثعلب. أتعرف اطلالا شدينك بالخالي وعيش زمان كان في العصر الخالي ليالي ريعان الشباب مسلط علي بعثيان الإمارة والخالي وإذ أنا خدم من غوي أخي الصدا. وللغزر المريح ذي والخالي والخال وللخير الرجال بفاحين وخد اسيل كالوذيرة ذي خال إذا رئنت ريعا رئنت رباعها كما رئن الميساء ذي الخالي الخال ويقتابني منهم رخيم دلاله كما اقتاب حين يألفه الخال زمان افدي من يراح إلى الصبا باني من فرض الصبابه والخالي، وقد علمت أمي وإن منت السبا إذا القوم كعو لست بالرعش الخالي، ولا أرتدي إلا المريئه حلة إذا ضن بعض القوم بالعصب والخالي، وإن أنا ابصرت المخولة ببلدة تنكبتها واشتمت خالا على خالي فحالف الثحلفي كل حلف مهذب وإن لا تحالفني فخالئا خالي وإني حليف للسماحة والندى كما احتلفت عبس وذدوان في الخالي وثارفني في الحلف كل مهند لما رين من ثم العظام به خالي قوله شجوك بالخالي يريد مغدئا بعينه وقوله في العصر الخالي أي الماضي وقوله الإمارة والخال يريد الراية وقوله بالله والخال يريد الخولاء والكبر وقوله كالوزيلة بالخال يريد واحد خيلان الوجه وقوله بالريبة الخال يعني العذب وقوله حين يألفه الخال هو الذي يخليه أن يلقي النجام فيه وقوله من فرط الثبابة والخالي يريد أخا أمه. وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف. وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال وهي ضرب من برود الومن. وقوله على خالي يعني السحاب. وقوله خال إذا خالي من المخالاه وهي التخلي. وقوله بالخالي يريد موضعا وقوله خار أي قاطع قال أبو الطيب اللغوي ولما ظنني أننا يسمع هذه الابيات ربما خال أن قائلها قد زاد على الخليل وأنه لما تعرض بشيء تقصاه رأينا أنه بخلاف هذه الصورة وأنه قد ترك أكثر مما أخذ وعظفل أكثر مما أورد فقد بقي عليه من هذه القافية ما نحن نظموه أبياتا ومعتبرون من تقسيم فيه إن البغية القوافي دون التعمل لنقد الشعر قلن بربع الدار دون أنيسه على رغم أن الله قفرا بذن خالي مساعد خل أو مقبل ذنة ومخي قتله بعد سكانه خالي خلا منهم من حيث لم تخل مزجتي ولم يخل المؤمن واورق كالخالي وكم جللت ايدي النوى وصروفها على الزمن الخالي المحبين بالخالي تبصر خلودي الربع شئت دائما بقلب من الوجد الذي حل بي خالي الم ترني ارعي الهوى من جوانحي رياضا كهم المرء ذو من الخالي أذوق امريه بغير تترهم مذاقه موفور على جرعه خالي وأسكن منه كل واد ببلة وآلف ربعا ليس من مألف الخالي وكم أنتبه فيه سيوف عزائم وأنضو ثياب عن جمل خالي وكم من هدى نكبت عنه إلى هون وحق يقين حدت عنه إلى خالي ومثما تذلني بليلى فبابة فغير معر القدر من منبس الخال تطامن طوبي بالهوى يستقيدي وألحق أطواب الأعزين بالخال أظن أظن بعهدي ظن غيري بروحي وأبذل روحي بذل الكرم الخال وإن أخلم شيء فلا من فبابة خلت شرتي كالغيث بل به الخالي وإن تخلي من تذكر عهدنا فكم أيقل الواشون أني بها خالي وإن يزعموا أني تخليت بعدها فما أنا عنها بالخلي ولا الخالي قال ابو الطيب ذو الخال اسم موضع قال امرؤ القيس ديار سليم عافيات بذي الخالي الح عليها كل الطالي وبعد سكانه الخالي معناه هو خالد على الترخيم مثل عامي ومالي لعامر ومالك وأورقك الخالي فالأورق الرماد والخالي الحبل الأسود والمحبين بالخالي فالخالها هنا ثيب به الميت ومن الوجد الذي حل بي خالي أو فارغ ومن نعم الخالي فالخال الرجل الحسن القيام على ماله والرعي لابله يقال انه لخائل مال وخال مال وموفور على جرعه خال من قولهم خلى على اللبن او غيره واخلى عليه اذا لزمه وحده ولم يتغذى بغيره وليس من مألف الخال من قولهم خلا بالمكان إذا لزمه فلم يفارق وعن جمر خال فالخال البعير الضخم الباب وحط عنه إلى خال إلى غن وقولهم من ملبس الخال فالخال الرجل المتكبر المتعظم والحق وطواب الأعزين بالخال فالخال الأكمة الصغيرة وبدل ذو الخالي فالخال الرجل السمح والجواب وكالغيث بل به الخالي فالغيث همه النبت وذل به دفر به والخالي الذي مجز والخلاء وإني بها خالي او منفرد وما انا عنها بالخلي ولا الخالي فالخلي الذي ليس بمحزون والخالي البريء ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه من قطع مثل الخليل بن أحمد. أخبرنا محمد بن يحيى. قال حدثنا محمد بن الفضل ابن الأسود. قال حدثنا صالح بن محمد الأخ قال حدثنا سوار بن عبد الله ابن سوار. قال حدثني أبي. قال شهد الخليل عند سوار بن عبد الله شهادات. فقبلهم فيها كلها اخبرنا محمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد ابن زياد الزيادي والحسن ابن محمد المهري قال حدثنا عبد الله ابن محمد التوجي قال سمعت ابي السمراء يقول سمعت يحيى ابن خالد البرمكي هامش هو يحيى ابن خالد ابن برمك وزير الرشيد مات في الحبس سنة تسعين ومئة انتهى الهامش يقول أربعة ليس في فنهم مثلهم أبو حنيفة في فنه هامش هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي صاحب المذهب توفي سنة ثلاث وخمسين ومئة انتهى الهامش والخليل بن أحمد في فنه وابن المقفع في فنه والفزاري في فنه من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان الخليل بن أحمد قال أبو الطيب اللغوي وأنا أقول وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحب في فنه هامش توفي الجاحب بالبفرة سنة خمس وخمسين ومئتين انتهى الهامش وأبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي في فنه هامش هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن الصباح الكندي فيلسوف العرب في عصره نشأ في البفرة وانتقل إلى بغداد واشتهر بالطب والموسيقى والهندسة والفلك وتوفي سنة ستة عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش ومن شهرة الخليد بن أحمد وتقبله في العلم ضرب به العلماء والشعراء الأمثال وذكائه في شعرهم فقال إسحاق الموصلي يهدي الأصمعي وحسبك بالأصمعي أليس من العجائب أن كلبا أصيم عباهريا يستطيل ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمرو، ويسأله الخليل وقال خالد النجار يهد التوجي يا من يزيد تمقتا وتباغبا في كل لحظة والله لو كنت الخليل لما كتبنا عنك لفظه وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير لولا الإله وأمني متخوف مما أقولوا لعنت قبر خليلي القى مسائل في العروض تغنما من فاعل مستسعل وفعول وقال ابو تمام حيو بن اوس الطائي يهجو عياش ابن الهيعه الحضرمي فقدتك من زمان شر فقدي وغالت حادثاتك كل غولي محت نكباته سبل المعالي واطفا لوله سرج العقول فما حين الأريب بشاترات فضائحه ولا لب الأصيل فلي نشر الخليل له لعفت بلاغته على فطن الخليل فما أدري عما عن ارتياضي بهاني أم عماك عن الجميل وأنشدون عن المبرد لم يدري ما علم الخليل فيقتدي ببيان ذاك ولا خدود المنطقي وكان في هذا العصر ثلاثة هم أعنة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب لم يرى مثلهم قبلهم ولا بعدهم عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم عنهم بل كله وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي وكلهم أخذوا عن أبي عمر اللغة والنحو والشعر وروا عنه القراعة ثم أخذوا بعد أبي عمر عن عيسى بن عمر وعاد الخطاب الأخفش ويونس ابن حبيب عن جماعه من ثقات الاعرابي وعلمائهم مثل أبي مهديه وأبي طفيله وابي البيداء وابي خيره واسمه اياد ابن نقيط وأبي مالك عمرو ابن كركره صاحب النوادر من بني نمير وابي الدقيش الاعرابي وكان افصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه وقد أخذ الخليل أيضا عن هؤلاء واختلف إليهم أخبرنا حمدان ابن الحسن الرافعي أبو سلمة قال حدثنا عسل ابن ذكوان أبو علي قال حدثنا الماذمين عن الأخفش قال قال الخليل دخلنا على أبو الدقيش الأعرابي نعوده فقلت له كيف تجدك يا أبو الدقيش قال أجدني أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد ولقد أصبحت في زمان سو. قلت وما زمان السو؟ قال من جاء لم يجد ومن وجد لم يجد. قلت مد قيش. قال لا أدري. وقد حكى يونس عن ابن الدقيش مثل هذا. وأخبرونا عن ابن بريد. قال أخبرني أبو حاتم عن الأخفش. قال قال يونس سألت عبد الدقيش مد قيش. فقال لا أدري. إنما هي أسماء نسمعها فنتسمى بها وقال أبو عبيدة الدقشة بوئدة الرقطاء أصغر من العظام قال والدقش شبيه بالنقش وقد سموا دنقشة وإن كانت في زائده فهو من هذا وقال ابن الأعرابي الدنقشة الشر والاختلاط عنوان أبو زيد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 وإنما على بمناظر توسعهم في الرواية والفتيا، لأن الأصمعي كان يضيق ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويرج في ذلك ويمحك وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض وأبو زيد هو سعيد بن أوس ابن ثابت من الأنصار وهو من الرواة الحديث ثقة عندهم مأمون وكذلك حاله في اللغة وكان من أهل العدل والتشيع وكان أبوه أوس ابن ثابت محدثا أيضا أخبرنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد ابن يزيد السومالي قال حدثنا المابني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا أوس بن ثابت وهو أبو, أبو زيد عن أبيه قال أتي شريح في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال شريح للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم فقال علي عليه السلام أخطأ العبد الأبضر للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي فبينهما نصفان هامش شريح بن شارث ابن قيس الكندي الكوفي سقباه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة وتوفي سنة خمس وثمانين على خلاف في ذلك انتهى الهامش وقد أخذ عن أبو زيد اللغة أكادر الناس منهم سيبويه وحسبك قال أبو حاتم عن أبو زيد كان سيبويه يأتي مجلسه وله ذؤابتان قال فإذا سمعته يقول حبثني من أشق بعربيته فإنما يريدني وكبرت سنه حتى اختل حفظه ولم يختل عقله فأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن ابن حسين السكري قال أخبرني الرياشي قال أتيت أبا زيد معي كتابه في الشجر والكلا فقلت له أقرأ عليك هذا فقال لا تقرأ علي فأني قد أنسيته. أخبرني جاء بن محمد. قال أخبروني عن أبي حاتم. قال قلت أبو زيد. نسأل. نسأل الله في أجلك. فقال وابني من نس من نسوا بعد ثمانين. وكان أبو زيد جميل الخلق محبدا. فأخبرني محمد بن يحيى. قال أخبرني محمد ابن وزيد. قال كان أبو زيد الأنصاري. الناس فلقب الجرمية بالكلب لجلله واحمرار عينيه ولقب الماذنية تدرج لأن مشيته كانت تشبه مشيه التدرج ولقب أبا حاتم رأس البغل بكبر رأسه ولقب التوزي أبا وزواز لخفة حركته وذكائه ولقب الزيابي طارقا لأنه كان يأتيه بليل ومن جلالة ابي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الأذي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال كتب رجل من أهل رام هرمز يقال له علاوة إلى الخليل بن أحمد يسأله كيف يقال ما أوقفتها هنا ومن اوقفك فكتب إليه هما واحد قال أبو زيد ثم لقي من الخليل فقال لي في ذلك فقلت له ذا إنما يقال من وقفك وما أوقفك قال فرجع إلى قولي قال أبو الطيب اللغوي وأما الأصمعي فإنه يأبى فيهما جميعا إلا وقفك بغير أرث قال وسميت أبا عمرو يقول لو قلت ما أوقفك هنا أي ما عرضك للوقوف كان ثوابا وقارب أبو زيد في سنه مائة سنة، ومات سنة خمسة عشرة ومئتين. ذكر ذلك المازني. عنوان أبو عبيدة نعمر ابن المثنى، وأن أبو عبيدة وهو نعمر ابن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم، فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم بعلومهم، وكان أكمل القوم. ومع ذلك فإنه كان ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني مسعود بن بشر قال سمعت يزيد بن مره يقول ما كان أبو عبيدة مفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن أنه لا يحسن غيره ولا يقول بشيء أزود من قيامه به وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال سمعت أبا زيد عمر ابن شبه يقول قال أبو عبيدة ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما قال عمر بن شبه وأنا أقول ذلك في الإسلام خاصة وكان أبو عبيدة يميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج هامش الإباضية جماعة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباب التميمين يرون أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مشركين ولا مؤمنين ويجوزون شهادتهم ويستحلون الزواج منهم انتهى الهامش وكان يبغض العرب وقد ألف في مسالبها كتبا أخبرنا جعفر بن محمد ابن باتوية قال أخبرنا محمد ابن الحسن الأذي قال حدثنا أبو حاتم قال كان أبو عبيدة يميل إلي لأنه كان يظنني من خوارج سجستان وكان يستنشذني شعرهم ويتلحف عليهم وأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا محمد بن وزيد قال أخبرنا التوجي انا دخلت على ابي عبيده وهو جالس في مجلس مسجده وحده ينكت في الارض فرفع راسه الي وقال من القائل اقول لها وقد شئت وجاشت من الاطماع ويحكي لن تراعي فانك لو سالت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فقلت قطري ابن الفجاءها الخارجي هامش هو قطري ابن فجاءة ابن ناغم الخارجي وكنيته ابو نعامة كان ضعيما من زعماء الخوارج خرج زمن مصعب ابن الزبير سنة ست وستين وبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستغذر عليه إذا توجه إليه سفيان بن أبرد الكربي فظهر عليه وقتله سنة سمان وسبعين انتهى الهانش قال فض الله فاك هل لا قلت لأمير المؤمنين أبي معانه قال لي اجلس واكتم علي ما سمعت مني قال فما ذكرته حتى مات حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي قال سمعت عبد الله ابن سليمان يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتاب وفيرة إلى بعض الملوك فقال لي يا باحات أكتب له عني والحم في الكتاب فإن النحو محدود ومات أبو عبودة سنة عشر ومئتين أو أحد عشرة وقد قارب المئة عنوان الأصنعي أبو سعيد عبد الملك بن ابن قريب وأما الاصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب ابن أصمع ابن علي ابن اصمع الباهلي فإنه كان يتقن القوم بالله وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا وكان أبوه أدراء الحسن وجالسه وكان تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر نور الأشعريين وهو خلف ابن حيان ويكني أبا محمد وأبا محرز قال أبو حاتم عن الأصمعي كان خلف مولى أبي بردة هامش هو أبي بردة عامر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري كان قابل بعد شريح توفي سنة ثلاث ومئة على خلاف في ذلك انتهى الهامش اعتقه واعتق أبويه وكان فرغاني وكان أعلم الناس بالشعر وكان شاعرا وضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا وعلى غيرهم عبثا به فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر وأخذ اللغة عن أبي عمر ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه وكان به يضرب المثل في عمل الشعر وكان يعمل على ألسلة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي وضعه عليه ثم نشك فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة وبدل له بعض الملك مالا من خطورا على أن يتكلم في بيت شعر شك فيه فأبى ذلك وقال قد مضى لي في هذا ما لا أحتاج إلى أن أفيد فيه وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم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 واختف به أبو نواس، وقد أخذ عن أبي عبية أيضا وله في خلف مراث. ونعود إلى ذكر الأصمعي أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان الأشنان داني هامش هو أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنان داني كان نحويا مغاويا من أعيمة اللغة أخذ عنه ابن دريد وتوفي سنة ثماني وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال أخبرنا التوازين قال خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء فرأيته يحكي عن الأعراب ويحتشد بشواهد ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها فلما أنس بي قال لي ما فعل أبو زيد قلت ملازم لبيته ومسجده وقد اسلم فقال ذلك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها ما فعل أبو عبيدة قلت مرازم لبيته ومسجده على سوء خلقه فقال أنا إنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها ما فعل الأصمعي قلت مرازم لبيته ومسجده قال ذاك أعلمهم بالشعر وأتقنهم باللغة وأحضرهم حفظا ما فعل الأخفش يعني سعيد المساعدة قلت معاذا قيكتب عازم على الخروج إلى الري قال أنا إنه إن كان خرج فقد خرج معه نحو كله والعلم بأصوله وفروعه ولم يرى الناس أحضر جوابا وأتقن يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهزة منه وكان شديد التأله كان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير او اشتقاق في القرآن وكذلك الحديث تحرريا وكان لا يفسر شعرا في هجاء ولم يرفع من الحديث الا احاديث يسيرة وكان صديقا في كل شيء من اهل السنة ولد سنة 23 ومئة وعمر نيفا وكسعين سنة وقال عبد الرحمن مات عني في صفر سنة 16 ومئتين وله اشبا وكسعون سنة أخبرونا عن أبو حاتم قال طيط الأصمعي نقول الربه والربه للجماعة من الناس فلم يتكلم فيه لأن في القرآن ربيون كثير أو جماعيون أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأصفي قال أخبرنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول تفعة أعشار شعر فرزدق سرقة وكان يكابر وأن ذرير فله ثلاثمائة قصيده ما علمته سرق شيئا إلا نصف بيت قلت ما هو قال هو هجاء وتحرج أن يذكره فأما يحكيه العوام وسقاط الناس من موادر الاعراب ويقولون هذا لما استعله الأصمعي ويحكون أن رجلا راى عبد الرحمن ابن أخيه فقال ما فعل عمك فقال قائد في الشمس يكذب على الأعراب فهذا باطل ما خلق الله منه شيئا ونعوذ بالله من معرف جهل قائليه وسقوط خائبين فيه وكيف يقول ذلك عبد الرحمن وليلا عنه لم يكن شيئا وكيف يكذب عنه وهو لا يري شيئا إلا عنه وأن يكون الأصمعي كما زعموا ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء ويقف عما يتفردون به عنه ولا يجوز إلا أفصح اللغات، ويلج في دسع ما سواه أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهين الجنب السابيري قال أخبرنا الزيادي قال ورد رجل من خراسان على الأصمعي فلما أنس به قال له يوم وهو في داره أين كتبك فأشار إلى شيء في زاوية البيت استقل الرجل فقال له ليس إلا قال لا وإنه من حق لكثير وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه وينوئانه كما وينوئهما فكلهم كان يطعن على صاحبيه لأنه قريم الرواية ولا يذكره بالتزيد وكان أبو زيد أقلهم طعن على غيره وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعي بالبكن وذوء العطن وكان الأصمعي إذا ذكر أبا عبيدة قال ذاك ابن الحائك أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال أن علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف ابن ربعي الهدري حتى إذا أسيكوهم في قتائدة سلم كما تطرب الجمالة السردة هامش قتائدة ميضة والجمالة أصحاب الجمال كلب غاله والحماره وانتصاب شمل على المصدر وبل على ثور المدمر يحصل بظهوره جواد حتى إذا أسلقوهم وتلخيص كلام حتى إذا أسلقوهم هذا الموضع شلوه شلا والبيت في ديوان الهدرمين انتهى الهامش وقال هذا كلام لم يجي له خبر وهذا البيت آخر قصوده قال ومثله قول الله عز وجل ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتى بل الله الأمر جميعا قال فجئت إلى الأصمعي فأخبرته بذلك فقال أخطأ ابن حائك إنما الخبر في قوله شلا كأنهم قالوا, قالوا شلوهم شلا قال فجعلت أكتب ما يقول ففكر ساعة ثم قال ليصبر فإني أظنه كما قال لأن أبى الجودي الراجل انشدني لو قد من هؤن أبو الجودي برجل مسحنفر الروي مستويات كنوى البرمي فهذا كلام لم يجئ له خبر فانظر إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسه ثم لا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد لأنهم يبعدون عن ذلك فأما حضور حفظه فانه كان في ذلك اعجوبه أخبرني محمد بن يحيى قال أخبرني قاسم بن اسماعيل قال حدثني التوزي قال كني عند الأصمعي فوقف عليه اعرابي من بني أسد فقال له ما معنى قول الشاعر لا مال إلا العطافة تؤذره أم ثلاثين وابنة الجبلي هامش الأبيات في أمار المرتبى وروى عن ثعلب أنهما في وصف علوه وبعد هذا البيت في ذم لا يرتقي النجد في ذرافة ولا وعد عليه من بللي والنيل الماء الذي يتحلب من الأرض والذلاف أسافر القميص الطويل انتهى الهامش فاندفع الأصمعي ونشل باقي الشعر عفرته مطفة ترنمها بسب يصب تلقى مواقع السبل أو وجبة من جنية أشكلة إلا لم يرغها بالقوس لم تنلي فعجب الأعرابي وقال ما رأيت عبله كاليوم وإنما وصف هذا الشاعر صائدا فاخبر أنه لا مال له إلا العطاف وهو الصيف قال الشاعر رأيتكما يا بني عياذ غدوتما على مال الوى لا سميد ولا أنفو ولا مال لي إلا عطاف ومدرع لكن طرف منه حديد والطرف. وقيله تأذره أي تعينه وام ثلاثين كمانه فيها ثلاثين نبله وابنة الجبل قوس عمرت من سدره جبليه وقيله عصرته أي ملجأه والنطفة الماء والنصب نقرة في الجبل ويقال شق في الجبل والسدن المطر والوجبة الأكلة في اليوم والليلة والأشكالة صدرة تحمل ليلون من النبق بيضاء وحمراء وجمعتها ثمرتها ويرغها يلتمسها والعبلة الأمر العظيم أخبرني أبي روق الهزاني هامش الهزاني بكسر الهاء من سود إلى هزان بطن, بطن من العتيك والعتيق في ربيعه وأبو روق ذكره من الأثير في اللباب وقال حبث هو وأبوه عن ميمون ابن مهران الكاتب انتهى الهامش قال حدثنا الرياشي قال كن عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي فقال أنت الأصمعي قال نعم قال أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب قال ذلك يا قال ما معنى قول الأول أماذاك إلا البيك شارب خمرة مدين الغراب لا يمل الحوانية فلما استقل السلخ نوبا بسيتجي ألا يا غراب هل غدت لبايا فقال الأصمعي إن العرب كانت تزعم أن البيك في الضيان الأول كان ذا جناح يطير به في الجو وأن الغراب كان ذا جناح كجناح البيك لا يطير به وأنهما كندمغ تريرة في حينة يشربان فنفد شرابهما فقال الغراب ربيك لو أعارتني جناحك لا بشراب فأعاره جناحه خطار ولم يرجع فزعموا أن نديك إنما ما عند الفجر استدعاء لجناحيه من الغراب فضحك الأعرابي وقال ما أنت إلا شيطان وهذا الشعر لأمية بن أبي السلت أخبرنا محمد بن وحيا قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثني الخليل ابن أسد قال كنا عند الأصمعي فجاءه رجل فقال جعن أبو زيد أن الندى ما كان في الأرض والسدى ما سقط من السماء فغضب الأصمعي وقال كما يصنع بقول الشاعر ولقد أتيت البيت يخشى أهله بعد الفقوة وبعد ما سقط الندى أفتراه سقط من الأرض إلى السماء أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد ابن وزيد قال حدثنا عبد الصمد ابن المعدل هامش هو عبد الصمد ابن المعدل ابن غيلان من شعراء الدولة العباسية بصري المولد والمنشأ وقد روى عنه كثير من اللغة وقد روى عنه كثير من اللغة وقليل من الحديث انتهى الهامش قال رأيت الأصمعية بمكة وقد جاءه الأحمر الكوفي فألقى عليه مسائل من الغريب فجعل يجيبه الأحمر كأنه مجنون من سؤاله وحركته فلما ننقات المسائل تمثل الأصمعي بقول ابن مقبل ما لك تجري إلينا غير برسل وقد تكون إذا نجريك تعمينا وقد بريت قباحا أنت نرسلها ونحمر عليك فانظر كيف ترمينا ثم ساله الاصمعي عن بيت فلم يجب فسأله عن ثان فلم يجب فسأله عن ثالث فنجلج فقال الاصمعي متنثلا لنجلج مبغة فيها أمير أصلت فهي تحت الكشح داء وفست بنيئها وبشيت عنها وعيدي لو طلبت لها شفاء فقال الأحمر ما تعرض لكث اللغه الا مجنون من فضلك تابع وقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المرتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة مراتب النحويين نواصل القراءه في موضوع الاصمعي ابو سعيد عبد الملك ابن قريب أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنباء المبرد قال أخبرنا الرياشي قال رأيت في النوم كأني أسأل الاصمعي بعدما مات ما معنى قول الشاعر وكل ذريدة فإلى بلاها وكل ذريدة فإلى جديدي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 فقالوا الأمهات للآدميين والأمات للبهائم فقلت معاد الله ثم أنشدت في أمات الآدميين وأمهات البهائم حتى قال لي الرشيد حسبك حسبك قال الرياشي وأنشدنا قوال معروف وفاعله عقار مثنا أمهات الرباع أخبرنا محمد قال أخبرنا المبرد.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 سنة اثنتين وثلاثين ومئة انتهى الهامش قال أبو عطاء السنبي ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعه لجمود عشية راحت دافلون ودرجت جمود بأيض مأتم وخدود فإن تمثي مهجور الفناء فطالما أقام به بعد الوفود وفود وإنك لم تبعد على متعفد بلا.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 فإن لم يدنوى حت حتى ترى رأسيهما ما راسا فكذبه وكذبها بما قاست وما قال فنظر إليه الرشيد فقلت يا أمير المؤمنين قد سبق إليه فقال هاتي فأنشته لو أن سورة من أهوى ممثلة وصورتي لاجتمعنا في الجدار معا إذا تأملتنا ألفيتنا عجبا إن فارما افترقا يوما ولاجتمعا قال فأعرض عنه الرشيد فقال والله يا أمير المؤمنين وحط رأسك ما سمعت بهذين البيتين وجعل يتنصر والرشيد ساكت فلما خشيت أن يحرمه قلت صدق والله يا أمير المؤمنين أنا عملت البيتين الساعة فأمر له بجائزة ولي فيها أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأذي قال أخبرنا أبو حاتم قال كان الأصمعي أروى الناس بالرجل سمعت مرة بحرانيا هامش البحرانين بفتح الباء وسكون الحاء من سوب إلى البحر أو إلى الجزائر أو استدامة ركوب البحار انتهى الهامش كان قد طاف بنواحي خراسان يسأله فقال له أخبرني فلان بالري أنك تروي 12 ألف أرجوزة فقال نعم أروي أربعة عشر ألف أرجوزة فعجبت فقال لي أكثرها قصار فقلت اجعلها بيتا بيتا أربعة عشر ألف بيت وأما من رواية الرياشي فيما كتب إيه به أبو روق الهزاني قال سمعت الرياشي يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ اثنين عشر ألف أرجوزة فقال له رجل منه البيت والبيتان فقال ومنها المئة والمئتان. حدثنا جعفر ابن محمد، قال أخبرنا علي بن بكوان عن المازني، قال قلت الأصمعي إنك لا تحفظ من الرجل ما لا يحفظه أحد، فقال إنه كان همنا وسدمنا. قال اللغوي وسدمها هنا الحرف. حدثنا جعفر ابن محمد، حدثنا محمد ابن الحسن الأزدي. قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت عند إحدى شعبة من الحجاج فروى حديث قال فيه سيسمعون جرس طير الجنة بالشين المعجمة فقلت جرس بالشين غير معجمة فالتفت يتبعني فلما رأني قال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا والجرس الصوت أخبرني محمد يحيى قال أخبرنا القاسم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني بعض كتبه الفضل ابن الربيع قال كنا عند الفضل من الربيع هامش هو الفضل ابن الربيع ابن يونس ولي الرشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة إلى أن مات الرشيد واستخلف الأمين فأقره في وزارته وعمل على مقاومة المأمون فلما ظفر المأمون بأخيه استفر الفضل زمانا ثم عثى عنه المأمون وأهمله بقية حياته وتوفي لتوف سنة ثمان ومئتين انتهى الهامش وعنده أبو عبيدة فسأله عن قول عمر بن الخطاب للمؤذن وهو أبو محذورة هامش أبو محدورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوس ابن معير أحد بني جمح انتهى الهامش أما خشيت أن ينشق أو أيقفر أن يمد فقال أبو عبيدة يمد فقال علي من الأحمر هامش هو علي بن الحسن الكوفي المعروف بالأحمر صاحب الكسائي انتهى الهامش وكان حاضرا بل يقفر فقال له أبو عبيدة وما يدريك يا مذبذب؟ ودخل الأصمعي فسأله عن ذلك فقال مثل قول أبو عبيدة فقال الأحمر بل يقفر فقال له الفضل ابن الربيع أسكت فإنك لا تكون مع إجمع هذين خلافا قال أبو الطيب اللعوي والمريطاء الجدس الرقيقة ما بين السرة والعانة حيث تمرط الشعر وتفضي إلى الرفغين وبعضهم يقول المريطاء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 ثورتها والقسيراء من الأضلاع والسكيت من الخيل وهو الذي يجيء آخر الخيل في الرهان والكميت هانش الكنفة لين بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل انتهى الهانش فمن المد المريطاء سنيها المريطاوان وجمعها المريطاوات ومن قصرها سنيها المريطاوين وجمعها المريطيات وقال الفراء المريطاء جانب العانة ممدوده وبلغنا أن التوزين سئل عن المريطاء فقال المريطاء جانب الشفة اللذان يجثنع فيهما الريق ولم يسمع بذلك عن غيره وإنما اسم الموضعين اللذين ذكر الصماغان أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثني محمد ابن موسى البربري قال حدثنا حماد ابن إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال كنت عند أبي يوما وبين يبيه جارية تغني بشعر ابن الأحنف أنا عجب أن جيراننا اعدوا لوقت الغروب الغروبة فلو كنت بالشمس لا طاقة لطال على الشمس حتى تغيب قال وكان أبي فضل العباس ابن الأحنف على نظرائه وكذلك جدي إبراهيم فلذلك أكثر الغناء في شعره فقال يا بني عجائب الدنيا معروفة معدودة ومنها الأصمعي وهو مما لا يعرفه الناس التمعن عند جعفر ابن يحيا ووما فجرى ذكر هذين البيتين لبن الأحنف إما لإنشاد وإما لعناء فقلت أنا كالعابث لست أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع فإنه معنى مليح فنظر الي نظر نقط ولم يجبني فقال له جعفر ألي هذا أول قبل العباس فقال أوله عندي قول نابرة لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غبي وآخر من أتابه أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي وكان متهتكا في حدثته حتى لطب فروج الزنا ثم نسك وأناب فقال له جعفر فماذا قال فانشد له نجمت نجوم أنسي طالعها سعد ونجم اليوم ذو نحفي يا ليت تربي مد لنا أبدا وكان اليوم ذا حبس هذا جمعنا وفرق ذا شتانا بين اليوم والأنسي بين تراني في نعيم هون أرج تأخر غلبة الشمس عذر المساء له فثار فيه أعز علي من نفسي. قال فأمر له جعفر بألف دينار وخرج الأصمعي فقال له جعفر فقال لي جعفر يا إسحاق أفي المنامي ترى ما جرى أظنت أن مثل الأصمعي يكون في الدنيا ثم حدث الرشيد بذلك فوصله بألف دينار. فأخذ بكلمتين ألف دينار ولم يحكي الأصناعي ولا فاحده عن الخليل شيئا من اللغة لأنه لم يكن فيها مثلهم ولكن الأصناعي قد حكى عنه هكاوات وكان الخليل أسمن له فإما حكى الأصناعي عن الخليل حدثنا به عبد العزيز ابن سلامة قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال حدثنا أبي عن الأصناعي قال سمعت الخليل يقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجارس غيره وأخبرني محمد بن يحيى قال أخبرني محمد بن وزيد قال حدثنا قعنب ابن محرر عن الأصمعي قال سألت الخليل بن أحمد عن اللؤلؤ في النوم وكان الخليل من أعبر من رأيت الرؤيا فقال حدثني هشام بن حسان هامش هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي البصري من كبار الحفاظ وأحد الرواة عن الحسن البصري توفي سنة ست واربعين ومئة عن محمد بن سيرين هامش هو عبد بكر محمد بن سيرين الأنصاري كان ثقة فدوقا ورعا اشتهر بتعديل الرؤيا توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش أن اللؤلؤ القرآن وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد قال حدثنا المازني عن الأصنعي قال قال الخليل بن أحمد وضعت كتاب التصوير على دينار ودرهم وفلس فقلت دينير ودرهم وفرس فائعين وفعيع وفعين وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن حاتم السوردي قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي هامش هو إسماعيل ابن إسحاق البصري الفقيه المالكي كان إيمين في العربية قال المبرد هو أعلى بالتصريف مني توفيها سنة 82 و200 انتهى الهامش قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصنعي قال حدثنا الخليل بن أحمد قال ذكر غصمان الفتنة فقال من تعلق بادناها كذبته إلى أقصاها ومثل ذلك أن رجلين مر بنهر فتلطخ أحدهما بشيء منه وسلم الآخر ثم جازا فعرض لهما نهر آخر فقال المتلطخ على أي شيء ابقي فانغمس فيه وقال الآخر لعل الله أي ينجيني فنجا وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نصر بن علي عن الاصمعي قال حدثنا الخير بن أحمد قال قلت لابن فضى لا اراك ترد شيئا من العبارة حتى لو قيل لك إن جراية مرت تطير فتعلق بها قصر أبي رجاء لعبرتها قال لو كان ذاك لكانت عندي عبارته وأخبرنا محمد قال أخبرني أبي العيناء هامش هو محمد ابن القاسم ابن خلاد المعروف بأبي العيناء نشأ بالبصرة وسمع من أبي عبيدة والأصنعي وأبي زيد وكان من أحفظ الناس وأفصحهم بسانا وأحفرهم جوابا توفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا الأصنعي قال سمعت الخليل يقول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 الخليل قال له هذا وهو صدي ولكنه لم يحب أن يحكيه عن نفسه وحدثنا علي بن محمد الخداشي قال حدثنا عبيد الله بن محمد الوزيدي هامش هو عبد القاسم عبيد الله بن محمد بن يحي الوزيدي ذكره القفطي في من روا عن ابن أخي الأصمعي توفي سنة أربع وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخ الأصمعي عن الأصمعي قال حدثنا الخليل ابن أحمد قال قلت لأعرابي أؤمن أنت فقال تبارك الله أزكي نفسي وأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال سألت الخليل عن هذا البيت اليوم أعلى ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي هامش من أبيات نسبها القالي في الظين إلى روح بن ونسبها الجاحب في الحيوان إلى أسقف نجران وروايتها فيه منع البقاء تصرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي انتهى الهانش لما خفض أمسي فقال هو مبني كحذامي وقطامي لأنه لم يتمكن تمكن الأسماء وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أحمد ابن يحيى قال حدثني جماعة عن الأصمعي عن الخليل قال رأيت اعرابيا يسأل اعرابيا عن البلصوص ما هو فقال طائر قال فكيف تجمعه قال البلنفا قال الخليل فلو ألغز رجل فقال فما البلصوص يتبع البلنفا كان لغزة حدثنا جعفر ابن محمد قال قرأت بخط مبرد حدثني المازني عن الأصنعي قال قلت للخليل ما حملك على أن جئت في العروض ببيت محدث إنما الذلفاء واقوتة أخرقت من كيس بهقاني أنا كنت أعطيك أبيات من الشعر القديم على هذا الوزن فقال لو لي بالحجارة لارحتك أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن خلث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 ونحن في هزم وطريق هزم وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا الأصمعي قال سمعت الخليل يقول الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة وأقارب متباعده واباعد متقاربة وأنشدنا جعفر بن محمد قال انشدونا عن أبي العيناء عن الأصمعي قال أن شهر خليل لنفسه لأن البي علمي وإن قفرت في عملي ينفع تعلمي ولا يبررك تقصيري وكان علي ابن أصمع جدى بالأصمعي يتولى نحو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج وإياه عن الشاعر بقوله وإلا رسول الدار قفرا كأنه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 وكان يكن ابا بشر وأبا الحسين ويقال أبو عثمان وأثبتها, وأثبتها أبو بشر وقال أبو حاتم هو عمر ابن عثمان ابن قنبر وهو من موالي بن الحارث بن كعب من أهل فارس وقبره بشيراز قصبة فارس هامش توفي سيبويه سنة إحدى وستين انتهى الهامش عنوان حماد بن سلمة واخذ ايضا عن الخليل ابن احمد حماد بن سلمة ابن منار مولى بني تميم على انه كان قد اخذ عن عيسى بن عمر قبله هامش توفي حماد بن سلمة سنة 90 وستين ومئة انتهى الهامش اخبرنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد ابن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال كان الخليل يجلس في مسجد بني الجلندى فيجيئه حماد بن زيد هامش هو حماد بن زيد بن برحم الأفضي روى عن أنس وابن سيرين وعاصم ابن بهدله وغيرهما وروى عنه الثوري وغيره توفى سنة سبع وتسعين ومئة انتهى الهامش وجرير بن حازم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 انتهى الهانش وحمد بن سلمة فكان حماد بن زيد إذا أخذنا عليه للقيام قال القوم قد ضروا فلا يجلسون بعده عنوان المدر بن شميل واخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو المدر بن شميل الماجني وهو من أهل مرو وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وثقه ومعرفة بأيام الناس وزعم أنه كان من أجل البصرة فانتقل إلى مرو ومات بخراسان سنة ثلاث ومئتين عنوان أبو محمد الوزيدي وأبو محمد الوزيدي حامش هو أبو محمد يحيى ابن مبارك قيل له الوزيدي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 ومن أخذ عن الخليل أيضا المؤرج السدوسي وهو مؤرج ابن عمر يكن أبا فيد ومات سنة خمس وتسعين ومئة وعلي ابن نصر الجهدني إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه عنوان قطرب وأخذ عن يونس ابن حبيب ممن اختصف به دون غيره محمد ابن المستنير قطرب وكان حافظا لللغة كثير النوادر والغريب. هامش توفي محمد بن المستنير سنة ستة انتهى الهامش عنوان محمد ابن سلام. وأخذ عنه أيضا وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد ابن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء. وهو ثقة جليل روى عنه أبو حاتم. والرياشي والمازني والزيادي وأكابر الناس أخبرنا الحسين ابن أبي صالح قال أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي وكان ابن أختي أبي عبد الله محمد بن سلام قال كان الرياشي يختلف إلى أبي عبد الله يستعير منه كتابه في الطبقات فكنت أخرج إليه منه جزءا جزءا فقيل بالرواشين في ذلك فقال لو عاش يومين لسنعه منه هامش توفي ابن سلام سنة اشدى وثلاثين ومئتين انتهى الهامش عنوان ابو الحسن الأخفش واخذ النحو عن سيبويه جماعة برع منهم ابو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلغ وكان أجلع فيما أخبرنا به مشاوخنا عن أبي حاتم والأجلع الذي لا تنطبق شفته وكان يقول بالعدل أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا المازني قال كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالذبل وكان غلام أبي شمر هامش أبي شمر ضبطه السمعاني في الأنساب وبيل الأثير في اللباب وصاحب تاب العروس بالكسر في المسكون وهو أحد أيمة القدرية المرجئة وأعرائه مبسورة في كتاب الفرق بين الفرق انتهى الهامش وكان ظلام أبي شمر وعلى مذهبه وكان الأخفش أسن في سيبويه أخضرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخضرني مبرد قال كان الأخفش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 يعني كتاب سيبويه ولم يكن الأخفش ناقصا في اللغة أيضا وله فيها كتب مستحسنة وكان أخذ عن أبو مالك النميري أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن المبرد عن النازلين قال قال الأخفش سألت أبا مالك عن قول أميث بن أبو الصيد سلامك ربنا في كل فجر بريئا ما تغنفك الذنوب فقلت ما تغنفك فقال ما تعلق بك قال الرياشي حدثني الأخفش قال كان في سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه أعرضه علي وهو ورى أني أعلم به منه وكان أعلم منه وأنا اليوم أعلم منه هامش توفي الأخفش سنة 25 و انتهى الهامش عنوان ابن الكلبي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 قال لا يقال إلا بالألف قلت في مسمي غاندا حامش غاند حي من اليمن قال الشاعر ألا هل أتاها على مئيها بما فضحت قومها غاندوا انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان ابن الكلبي فقال ابن الكلبي أعلم أي أنه لا يعرف الغريب قال الأزبي وانشدنا الرياشي بيتا تعجزه والصيف مغمود فذكرته لأبي حاتم فقال أنشدت الاصمعي هذا البيت فقال هذا الشعر مصنوع وقد رأيت صانعه قال أبو الطيب اللغوي وأن أبو زيد وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء فإنهم قالوا غمدت السيف وأغمدته لغتان فصيحتان والأول قور الأصمعي فأما اشتقاق واند فيمكن أن يكون كما زعن ابن الكلبي من غمدت السيف وغيره وكل شيء غطيته وسترته بشيء وأغشيته إياه غمدته وأغمدته وغمدته قال العجاج تغمد الأعداء جورا مردسا هامش في ديوانه وروايته يعمد الاجواز والمردس الحجر يرمى به انتهى الهامش أي تغشيهم إياه ومنه قولهم اللهم تغمدنا منك برحمه. ويمكن أن يكون غامبا فاعل من قولهم غمدت الركية إذا كثر ماءها ويقال غمدت الركية إذا اندفق ماءها ويمكن أن يكون من قولهم ماء غامد وهو الآجل الذي عليه كالدواية هامش الدواية جليدة رقيقة تعل اللبن انتهى الهامش كالدواية من الدمن والبعر قال الشاعر وماء كلون الورس لون جنانه عليه القطى واعتاده غامض وند هامش الوند شدة الحر انتهى الهامش ويمكن أن يكون من قولهم لولة غامدة إذا كانت مظلمة شبيهه ظلمة قال الراجز يوم عكيك يعصر جنودا يتوق خمران الرجال سودا وليلة غامدة غمودا سوداء تغش النجم والفرقودا هامش يوم عكيك شديد الحر انتهى الهامش ويمكن أن يكون من قولهم غمد العرفط يغمد غمودا وذلك إذا مضت له 22 ليلة بعد أن ينطرى ويجري الماء تحت أصوله وتستوفر خصلته ورقا حتى لا يرى شوكها وخصلته عود فيه شوك وأخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كان يقال إن ابن الكلبي يزرف في حديثه اي يكذب فيه ويتزيد يقال زرف في الحديث تزريفا إذا تزيد هامش توفي ابن الكلبي سنة أربع ومئتين انتهى الهامش عنوان علماء كوفة المفضل ابن محمد الضبي وكان الكوفة بإزاء من ذكرنا من علماء البصرة المفضل ابن محمد الضبي وكان عالما بالشعر وهو من مرى الشعر من الكوفيين ولم يكن أعلمهم باللغة والنحو إنما كان يختص بالشعر وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثيرا وهو من ولد سالم ابن أبي الضبي أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أوثق من بالكوفه في الشعر المفضل الضبي قال وكان يقول إني لا, إني لا أحسن شيئا من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر وإنما كان يروي شعرا مجردا ولم يكن بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئا هامش ذكر ابن الجزري في طبقات القراء أنه توفي سنة 68 ومئة وذكر ابن تغي بردي في النجوم الزاهرة أنه توفي سنة 71 ومئة انتهى الهامش عنوان خالد بن كلثوم ثم كان خالد بن كلثوم صالح العلم بالشعر وكان اوسع في العربية من المفضل هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الثانية من المعويين الكوفيين انتهى الهامش عنوان حماد الراوية وكان من أوسعهم رواية حماد الراوية وقد أخذ عنه أهل المصرين وخلف الأحمر خاصة وروى عنه الأصمعي شيئا من الشعر أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأذي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصمعي كل شيء في أيدينا من شعر لإلقيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفا سمعتها من الأعراب وأبي أمر ابن العلاء قال أبو الطيب وحماد الراوية مع ذلك عند البصريين غير ثقه ولا مأمون أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره وكانوا يسمعون الشعر ويقتفون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله قال ولقد حدثني سعيد بن هرين البرجني قال حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء عرابي فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يدر من هي فقال حماد اكتبوها فلما كتبوها وقام الأعرابي قال لمن ترون أن نجعلها فقالوا اقوالا فقال حماد اجعلوها لطرفه وقال أبو عثمان الجاحظ ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويكذب ويصحف وهو حماد بن هرمز وكان هرمز من سبي مكلف ابن زيد الخيل وكان بولميا وكنا أبا ليلى. قال أبو حاتم. قال الأصمعي جالست حمادا فلم أجد عنده إلا ثلاثمائة حرف ولم أرض رواوته وكان قديما هامش ذكر ابن خلكان أنه توفي سنة خمس وخمسين ومئة انتهى الهامش عنوان أبو البلاد وفي طبقته من الكوفيين قبل البلاد هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من اللعويين الكوفيين انتهى الهامش وهو من أرواهم وأعلمهم وكان أعمى جيدا اللسان وكان مولا لعبد الله بن وطفان وكان في زمن جرير والفرزدق عنوان ابن كناسة ومحمد سهي قال أبو حاتم فأما مثل بن كناسة ومحمد بن سهيل هامش بخط لنوبخت سهل ذكره ابن جزري في طبقات القراء وقال روى الفروف عن عاصم وروى عنه علي بن حمزة الكسائي انتهى الهامش فإنهما كانا يعرفان شعر الكوميت وطد الناح وكانا مولدوني لا يحتج الأصنعي بشعرهما وكان ابن كناسة يكني أبا وحيا وهو محمد ابن عبد الأعلى ابن كناسة من بني أسد صريح وهو ابن أخت إبراهيم هامش هو إبراهيم ابن أدهم ابن منصور أحد الزهاد الأعلام توفي سنة ستين ومئة انتهى الهامش وله كتاب في النجوم على مذهب العرب وتوفي بالكوفة سنة سبع ومئتين قال الأصمعي أخبرنا شعبة قال قلت للطرماح أين نشأت قال بالسواد والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقل وذلك بين في دواوينهم عنوان أبو الحسن علي بن حمزه الكسائي وكان عالم أهل الكوفة وامامهم غير مدافع فيهم أبو الحسن علي بن حمزه الكسائي إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم أخبرنا عبد القدوس بن أحمد ومحمد بن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب. قال أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوساعهم علما الكسائي وكان يقول قلما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت. قال أبو الطيب وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب إجماع لا يدخل فيه أهل البفرة. أخبرنا جعفر ابن محمد. قال أخبرنا أحمد بن غواث النحوي. قال أخبرنا أبو نصر الباهلي قال حمل الكسائي إلى أبو الحسن الأخفش خمسين بينارا وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا وأخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو الحسن الحنفي وإبراهيم بن حميد قال حدثنا أبو حاتم قال لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ولولا أن الكثائية بنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لن يكن شيئا وعلمه مختلط بلا حرز ولا علل إلا حكاوات عن الاعراب مطروحة لأنه كان يلقنه ما يريد وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن وهو قدوته وإليه يرجعون وكان شخصا عن الرشيد إلى الريء في خرجته الأولى فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد ابن الحسن الفقيه وهي سنة تسع وثمانين ومئة عنوان التوذي والحرمازي والجرمي والزوادي والرياشي وأخذ الناس علم العرب عن هؤلاء الذين ذكرنا من علماء البصرة فكان من برع فيهم أبو محمد عبد الله ابن محمد التوجي ويقال التوذي. هامش منسوب إلى توز ويقال فيها توج من بلاد فارس وتوفي التوذي سنة ثلاثين ومئتين. انتهى الهامش. وأبو علي الشرمازي وأبو عمر صالح ابن إسحاق الجرمي. هامش توفي سنة خمس وعشرين ومئتين انتهى الهامش وكانوا يأخذون عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي والأخفش وهؤلاء الثلاثة أكبر أصحابهم خبرون عن المبرد قال كان أبو علي الحرمازي في ناحية عمر المسعدة فخرج عمرو إلى الشام فقال الحرمازي أقام بأرض الشام فاختل جانبي ومطلبه بالشام عور قريب ولا سيا ما المفلس حلف قيس أما نقيس في مفلس بعجبي وكان دون هؤلاء في السم أبو إسحاق إبراهيم الزيادي هامش هو هو إبراهيم ابن سفيان الزيادي ذكر واقوته أن وفاته سنة تسعة وأربعين ومئتين انتهى الهامش وأبو عثمان بكر ابن محمد المازني وأبو فضل العباس ابن الفرج الرياشي هامش توفي سنة سبع وخمسين ومئتين انتهى الهامش وأبو حاتم سهل ابن محمد ابن عثمان السجستاني وكان توجيه أبلغ القوم في اللغة وعلمهم بالنحو بعد الجرمي والمازني لما حدثنا به غير واحد عن المبرد قالوا وكان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو وكان بعده يتقابان قال أبو الطيب والذي ثبت عندنا عن علمائنا أن أبا عبيدة كان أعلم الثلاثة بالنحو ولم يكن في صاحبه نقص إلا أن لهذا القول من المبرد شيئا نحن ذاكروه أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياس النحوي قال أخبرنا عن المازني أخبرنا عن المازني أنه قال كل ما في كتاب سيبويه من قوله أخبرني الثقة وسمعت من أثق به فهو عن أبي زيد أخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا المبرد قال حدثنا المازني قال كنا عند أبي عبيبة يوما وعنده البياشي يسأله عن أبيات في كتاب سيبويه وهو يجيبه ثم فطن فقال أتسألني عن أبيات في كتاب الخوزي لا أجيبك أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا عسل بن ذكوان قال أخبرونا عن الجرمي قال نظر أبو زيد في كتاب سيبويه فقال قد أكثر هذا الغلام الحكاية إن كان سمع فقلت له قد روى عنك شيئا كثيرا فهل صدق فيه قال نعم قلت في فيما روى عن غيرك وقد قيل إن يونس كان صاحب هذه القصة قال المبرد وكان المازني أحد من الجرمي وكان الجرمي أغوصهما فأخبرنا عبد القدوس ابن محمد قال أخبرنا محمد ابن وزيد قال حدثني المازني. قال قال لي الأخفش أثلزم الاصمعي قلت ما أفارقه قال اتعلم منه النحو قلت لا ولكني اتعلم منه المعاني واللغة والشعر قال مما ليس عندنا قلت نعم مما ليس عندك قال فسمي عن شيء منه قلت أعن صعبه أو سهله قال عن سهله اولا قلت ما يرد الشعر بقوله أمن زين بباء النار بير الصبح ما تخبو إذا ما خمدت يلقى عليها المنبر الرطب ولما أعرض نصف البيت الأول فقال الأخفش أمن زينب أي أمن نحو زينب وقوله ذو النار يريد صاحبة النار قلت ليس هذا كذا عنده وإنما يقول ذو النار معناه هذه النار فقال الجنه فهذا أحسن عنوان أبو عثمان المازني وكان المازني من فضلاء الناس وأرمائهم ورواتهم وثقاتهم وكان من أهل القرآن حدثنا غير واحد عن المبرد قال حدثنا المازني قال قرأت على وعقوب الحضرمي القرآن فلما ختمت رمى الي بخاتمه وقال خذه ليس لك مثلي وكذلك فعل يعقوب بأبي حاتم أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن سهيل ابن شاذان عما حدثه أن أبا حاتم ختم على يعقوب سبع ختمات ويقال خمسا وعشرين ختمة فأعطاه خاتمه وقال اقرئ الناس وكان المازني متخلطا رفيقا بما يأخذ عنه إلا أنه كان في كلامه غموض. فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن وزيد قال حدثنا النازلين قال قرأ علي رجل كتاب سيبويه في, في مدة طويلة فلما بلغ آخره قال لي أما أنت فجزاك الله خيرا وأما أنا فما فهمت منه حرفا وأخبرني علي بن محمد الخباشي قال بلغنا أن مغمية ظنت بحضرة الوافق أظلين إن مصادكم رجلا أهد السلامة حية ظلم فرد عليه الوافق وقال إن مصادكم رجلا فأعادت إن مصادكم رجلا فأعاد الرد عليها فقالت لقنني هذا أعلم أهل زمانه قال ومن هو قالت المازني قال علي به فأشفص إليه فلما مسد بين يديه قال مثلك يا نازمي قال بكر يا أمير المؤمنين قال أحسنت قال كيف تريني أظلين إن مصابكم قال أظلين إن مصابكم رجلا فتنم البيت فقال وأين خبر إن قال قوله ظلم ومعنى مصابكم إصابتكم قال فبقت من خلست وراءك قال بنت صغيرة قال فماذا قلت لك قالت لك حين ودعتها قال قيل بنت الأعشى لأبيها فيا أبتا لا ترم عن عندنا فإنا بخير إذا لم ترم ترانا إذا أضمرتك البلاد نجفى ويقطع منا الرحم قال فماذا أجبتها قال بقيل ذرير شقوا الله ليس له فريق ومن عند الخليفة بالنجاح قال أنجحت وأمر له ابنان والابنتج بما يصلحها وصرفه مكرنا وقد شجر بين محمد بن عبد الملك الزيات هامش هو محمد ابن عبد الملك ابن أبان المعروف بابن الزيات كان وزير المعتصم وله شعر سائر جيد ودوام رسائل توفي سنة وثلاثين ومئتين انتهى الهامش وأحمد ابن أبي داود هامش قابل معتصم توفي سنة أربعين ومئتين انتهى الهامش في هذا البيت الذي غلط فيه الواثق فقال محمد إن مصادكم رجلا وقال أحمد مصادكم رجل فسأل عنه يعقوب بن السكيت فحكم لأحمد ابن أبي داود عصبية لا جهلا فأخبرين عن ثعلب قال لقيت يعقوب فأعتبته في هذا عتابا من فقال لي اسم عذري جاءني رسول ابن أبي بواد فمديت إليه فلما رآني بش بي وقربني ورفعني وأحفى في المسألة عن أخباري ثم قال لي يا ابا يوسف ما لي أرى الكسوة ناطسة يا غلام كاملا من كسوتي قال فأخبر ثم قال كيس فيه مئة دينار فأحضر ثم قال لي أراكب أنت قلت لا بالراجل فقال حمار فلاني بسرجه ولجامه فأحضر ثم قال يسلم الجميع إلى غلام أبي يوسف فشكرت له ذلك ثم قال لي يا أبا يوسف انشدت هذا البيت أغالين إن مصابكم رجل فقال الوزير إنما هو رجلا بالنسب وقد ترابينا بك فقلت القول ما قلت فخرجت من عنده فإذا رسول محمد بن عبد الملك فقال أجل الوزير فلما دخلت بدرني وأنا واقف فقال يا يعقوب أليس الرواية أظليم إن مصابكم رجلا فقلت لا بل رجل فقال غرب قال يعقوب فكيف كنت ترى لي أن أقول هامش توفي المازمي سنة الثماني وأربعين ومئتين انتهى الهانش عنوان أبو حاتم السجستاني وكان أبوحات حاتم في نهاية الثقة والاتقان والنهوض باللغة والقرآن مع علم واسع بالاعراب أيضا أخذ ذلك عن الأخفش وبصره بالآثار وكتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان وتوفي سنة ثماني وأربعين ويقال في سنة أربع وخمسين ومئتين ورساه الرواشي فأنشدنا حمدان بن الحسن الرافعي قال أنشدنا سلمان بن الفضل ابن البختكان قال أنشدنا الرواشي نفسه يرثي أبا حاتم بانت بشاشة أهل العلم والأدب مذبان سهل فأنسى غير مقتلبي يا سهل كنت كما سميت باخلق سهل بعيدا من الفحشاء والريبو أمست ديارك بعد العلم محشة إن تسأل العلم لم تنطق ولم تجب من الغريب وللقرآن يسأله إذا تعلم ومعناه ولم يصبي وكان في أبو حاتم دعابة فأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل قال حضر معنا مجبس أبي حاتم غلام بن هاشم من آل جعفر بن سليمان أحسن الناس يجهى فقال أبو حاتم نسب اللحم البزات على ذرة عدم, عدم ثم لام البزات أن خلعوا فيهم الرسم لو أرادوا عثاثنا نقبوا وجه الحسن فقال له في ذلك فقال لا تذنن بالفجورا فما يزكو فجور بحامل القرآن أنا عفو الضمير غير مروب غير أنه مقيم بالحسان وزعم أنه كان يذهل العصبية مع أصحاب الحديث ويدمر القول بالعدل فأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا الحنفي قال كنا عند أبي حاتم فجاءه رجل من أصحاب الحديث فقال له يا أبا حاتم إني سائرك عن ثلاث وجائل جوابك على طبق أدور به على أصحاب الحديث فقال هاتي قال ما معنى قول الله جل وعز إلا إبني سأبع وما الإباء في كلام العرب قال القدرة على الشيء والترك له من عور عز قال وما معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هل يكون الناظر في كلام العرب بغير معنى الرائي قال نعم يكون بمعنى الانتظار أما سمعت قوله تعالى فنظرة إلى ميسره قال فأخبرني عن هذا الاسم القبرية يلزمنا أم يلزمهم قال فأدلى رأسه وقال بل يلزمنا ولكننا نكابر كما أن من يبيع السمك يقال له سمك وأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال دخل رجل على أبي حاتم وعلى كتفه صبي فقال له يا أبا حاتم ما تسمي العرب الرجل إذا كان في فرد رجله خف وفي الأخرى نعل قال لا أدري قال فدقت لأن فوق كل ذي علم عليم يقال له نختم يا ولان فضحك أبو حاتم حتى شرق بريقه عنوان ابن أخي الأصمعي وأحمد ابن حاتم الباهلي ودون هذه الطبقة التي ذكرنا جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن قويب هامش ذكره الزبودي في الطبقة الخامسة من المغويين البصريين ولم يذكر تاريخ وفاته ابن أخي انتهى الهامش ابن أخي الأصمعي وقد روى عن عمه علما كثيرا وكان ربما حكى عنه ما يجده في كتبه من غير أن يكون سمعه من لفظه. وأبو نصر أحمد ابن حاتم الباهلي هامش تؤفني سنة إشبا وثلاثين ومئتين انتهى الهامش وزعم أنه كان ابن أخت الأصمعي وليس هذا بثبت رأيت جعفر بن محمد ينكره وكان أثبت من عبد الرحمن وأسمى وكان مبيط عربي الأعرابي مسكه، وقد أخذ عن الأصنعي وأبي عبيدة وأبي زيد، وأقام ببغداد، فربما حك الشيء عن أبي عمرو الشيباني، وكان الأصنعي يمكث عبد الرحمن ويشنئه، وهو يقول: نظر العين إلى ذا يكفر العين بدائي، رب قد أعطيتناه وهو من شر العطاء. عار يا رب خذه بقميص وردائي وفيه يقول إن هذا الفتى ورى أنه من المهلبي أنت والله معجب ولنا غير معجبي عنوان محمد ابن وزيد المبرد ومن أخذ منه وأخذ الناس العلم عن هؤلاء فأخذ النحو عن المازني والجرمي جماعة برع منهم أبو العباس محمد ابن وزيد الثمالي فلم يكن في وقته ولا بعده مثله ومات سنة اثنتين وثمانين ومائتين وعنه أخذ أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج هامش توفي الزجاج سنة ست عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش وعبو بكر محمد ابن السري السراج. هامش توفي ابن السراج سنة ستة عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش ومحمد ابن علي ابن اسماعيل مبرمان هامش توفي مبرمان سنة ستة وعشرين وثلاثمائة انتهى الهامش وأكابر من لقينا من الشيوخ رحمهم الله وأخذ اللغة عنهما أعني المازني والجرمي وعن مغرائهما الذين قدمنا بكاهم جماعة فاختص بالتوجيه أبو عثمان سعيد بن هارون أبو عثمان باني ذكره في الطبقة السابسة من اللغويين البصريين انتهى الهامش عنوان محمد بن الحسن ابن دريد وبرع من أصحاب أبي حاتم أبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد ابن عتاهية ابن حنتم الأزدي من أزد عمان فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين، وكان أحفل الناس واوسعهم علما وأقدرهم على شعر وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وأبي بكر ابن دريد ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ويقال ابن سبع وتسعين وتفدر في العلم ستين سنة وإن كانت السن قعدت بني عن لقائه أخذنا عن أكابر من أخذ عنه وعن غيره من, من لم يكن في العلم دونه ولم تبر الناس بتقدومهم وفاته من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعجبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المات مراتب النحويين عنوان ابن ذكوان وفي طبقته في السن والرواية أبو علي عسل ابن ذكوان هامش عسل ابن ذكوان من أهل عسكر مكرم ذكره ابن النديم ضمن وراط المبرد ولم يذكر تاريخ وفاته انتهى الهامش ابن قتيبة وكان أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري هامش ذكره الزبيدي في الطبقة السادسه من اللغويين البصريين وقال إنه توفي سنة ست وتسعين ومئتين انتهى الهامش أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الاصمعي وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنان داني إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات وكان يتسرع في أشياء لا يقوم بها نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو وكتابه في تعبير الرؤيا وكتابه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعيون الأخبار والمعارف والشعراء ونحو ذلك مما أزرى به عند العلماء وإن كان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له فهذا جمهور ما مضى عليه علماء البصرة وفي خلال هؤلاء قوم علماء لم نذكرهم لأنهم لم يشهروا ولم يؤخذ عنهم وإنما شهرة العالم بمصنفاته والرواية عنه عنوان الناشي وكان ممن أخذ عن سيبويه والأخفش رجل يعرف بالناشي هامش هو أبو العباس عبد الله بن محمد المكنى بأبي محمد والمعروف بابن شرشير الناشي الكبير توفي بمصر سنة ثلاث وتسعين ومئتين انتهى الهامش ووضع كتابا في النحو مات قبل أن يستتمها وتؤخذ عنه فأخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت محمد ابن يزيد يقول لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد عنوان كيسان وكان ممن أخذ عن أبي عبيبة كيسان وكان مغفلا هامش هو أبو سليمان بن المعروف كيسان الهجيمي قال أبو زيد كان ثقة انتهى الهانش فحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن محبوب الزعفراني قال سمعت كردين يقول سمعت أبا عبيدة يقول نسخ العلم على لسان كيسان لأنه يسمع مني غير ما أقول ويقول غير ما يسمع ويكتب في ألواحه غير ما يقول ويقرأ غير ما في الألواح وقد أخذ كيسان عن الخليل أيضا وقال الأصمعي كيسان ثقة ليس بمتزيد هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحويين البصريين وفي حاشية الأصل وحكى الخشني عن أبي عثمان المازني قال أنشد الأصمعي في مجلسه قول عن تره وآخر منهم اجررت رمحي وفي البجلي معبلة وطيع فقال كيسان صحفت قال فكيف تقول يا أبا سليمان فقال البجلي بسكون الجيم وهم بنوا بجيلة حي من سليم فأخذها عنه الأصمعي انتهى الهامش عنوان محمد بن عبد الغفار الخزاعي وممن أخذ عن أبي عبيدة رجل يعرف بمحمد بن عبد الغفار الخزاعي فأخبرنا علي بن محمد الخداشي قال أخبرنا محمد بن الحسن الازدي قال عمل محمد ابن عبد الغفار الخزاعي هذا كتاب الخيل فعزاه الناس إلى أبي عبيدة فهو في أيديهم إلى اليوم هامش لم أعثر له على ترجمة أو ذكر فيما بين يدي من كتب اللغويين والنخويين والرواه انتهى الهامش عنوان علماء الكوفة بعد الكسائي الفراء وأما علماء الكوفيين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عندته ثم أخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي الجراح هامش ذكره ابن المدين في الفهرست انتهى الهامش وأبي ثروان هامش هو أبو ثروان العكلي من بني عكل أعرابي فصيح كان يعلم في البادية انتهى الهامش وغيرهما وأخذ نبذا عن يونس وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر منه وأهل البصرة يدفعون ذلك وقد أخذ أيضا عن أبي زياد الكلابي هامش أبو زياد الكلابي اسمه يزيد بن عبد الله ابن الحر أعرابي بدوي قال دعبل قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة ونزل قطيعة العباس ابن محمد فأقام بها أربعين سنة وبها مات انتهى الهامش وكان الفراء متورعا متدينا على تيهم فيه وتعظم وكان زائد العصبية على سيبويه فأخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة قال مات الفراء وتحت رأسه كتاب سيبويه قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد فقام الحامد هامش هو سليمان ابن محمد ابن محمد ابن أحمد أبو موسى الحامد قال الزبيدي كان بارعا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين وكان في اللغة أبرع وكان ضيق الصدر سيء الخلق وقال ابن خلكان وإنما قيل له الحامد لأنه كانت له أخلاق شرسة فلقب الحامض لذلك ولما احتضر اوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري أن تصير إلى أحد من أهل العلم توفي سنة خمس وثلاثمائة انتهى الهامش فقام الحامض أبو موسى إلى ثعلب، فقال إنما كان لا يفارقه لأنه كان يتتبع خطأه ولكنته وكانت العصبية قد ذهبت بعقل الحامض فمن ذلك ما حدثنا به محمد ابن عبد الواحد قال أخبرني ابن كيسان هامش هو أبو الحسن محمد ابن أحمد بن كيسان كان بصريا كوفيا يحفظ القولين ويعرف المذهبين وكان أخذ عن ثعلب والمبرد وكان ميله إلى البصريين أكثر توفي سنة تسع وتسعين ومئتين انتهى الهامش قال رأيت في المنام الجن وهم يتناظرون في كل فن من العلوم فقلت لهم إلى من تميلون في النحو فقالوا إلى سيبويه قال محمد فأخبرت بهذا الحديث ثعلبا بحضرة أبي موسى الحامض فغضب الحامض ثم قال قد صدق إنما سيبويه دجال شيطان فلذلك تميل إليه الجن فأسكته أبو العباس ثعلب. قال أبو الطيب وقد رأيت أنا أجزاء كثيرة من كتاب سيبويه خمسين مرة وكان ابن كيسان مع هذا يختار أشياء من مذاهب الفراء يخالف فيها في بويه أخبرنا محمد بن يحيى قال كان ابن كيسان يسأل أبو العباس محمد بن يزيد المبرد عن مسائل فيجيبه فيعارضها بقول الكوفيين فيقول في هذا على من قاله كذا ويلزمه كذا فإذا رضي قال له قد بقي عليك شيء لم لا تقول كذا فقال له يوما وقد لزم قولا للكوفيين ولج فيه أنت كما قال جرير أسليك عن زيد لتسلى وقد أرى بعينيك من زيد قذا غير بارح إذا ذكرت زيدا ترقرق دمعها بمطروفة العينين شوساء طامحي تبكي على زيد ولم تر مثله براء من الحمى صحيح الجوانح فإن تقصدي فالقصد منك سجيه وإن تجمحي تلقي لجام الجوامح هامش قال أبو عبيدة كان جرير اشترى جارية من زيد بن النجار مولا لبني حنيفة ففركت جريرا وجعلت دمعتها لا ترقى بكاء على زيد وحباله فقال جرير هذا الشعر والشوساء رافعة الرأس والطامح التي تبغي غير زوجها وقيل لجرير ما لجام الجوامح قال هذاك وأشار إلى صوت معلق انتهى الهامش وكان الفراء يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه فأما على مذاهب سيبويه فإن يتعمد خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف ومات الفراء في طريق مكة سنة سبع ومئتين عنوان أبو الحسن الأحمر وعلي بن حازم اللحياني وممن أخذ عن الكسائي أبو الحسن علي الأحمر هامش هو أبو الحسن علي ابن المبارك الأحمر صاحب الكسائي ومؤدب الأمين توفي سنة 94 و100 انتهى الهامش وأبو الحسن علي بن حازم اللحياني هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين انتهى الهامش من بني لحيان صاحب النوادر حدثنا محمد ابن عبد الواحد قال حدثنا ابو عمرو ابن الطوسي عن ابيه عن اللحياني قال محمد وسمعت ابو العباس ثعلبا يقول قال الاحمر خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا اللحياني جالس فقال لي أدخل فاشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر قال فدخلت على الكسائي فقلت له فقال هو بغيض ثقيل الروح قال ثعلب وكان اللحياني ورعا قال الأحمر فقلت له أحب أن تفعل فأجابني فخرجت إلى اللحياني فقلت له قال لي كذا وكذا فلم لا تنبسط معه فقال دعني وإياه قال اللحياني فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسي ملوكي وعليه مقتدريه مشحرة وعلى رأسه بالطيخية وبيده كسرة سميد يفتها للحمام قال فعلب وكان السلطان قد أفسده قال فقال ما تقول في النبيذ قلت أنا قال نعم قلت أنا أحسوه ثم أفسوه قال فضحك مني وقال أنت ضريف أكتم ما سمعت وقرأ ما شئت فقرأت عليه وخرجت فإذا الحجارة تأخذ كعابي فالتفت أقول من يرمينا فإذا هو من منظر له يقول من كنت تقرأ عليه حتى فدعته منذ اليوم وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي إلا أن عمدته على الكسائي وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة ويذكرون أن في الشعر الذي يرونه ما قد شرحناه فيما مضى ويحملون غيره عليه أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال قال أبو حاتم فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها أو حكيت عن العرب شيئا فإنما احكيه عن الثقات عنهم مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم واعوذ بالله من شرهم عنوان انتقال العلم إلى بغداد. قال أبو الطيب اللغوي: فلم يزل أهل المصريين على هذا حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا وغلب أهل الكوفة على بغداد، وحدثوا الملوك فقدموهم، ورغب الناس في الروايات الشاذة، وتفاخروا بالنوادر، وتباهوا بالترخيصات. وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم عنوان عبد الله ابن سعيد الأموي وطبقته وكان من علمائهم في هذا العصر أعني عصر الفراء أبو محمد عبد الله بن سعيد الأموي هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين انتهى الهامش أخذ عن الأعراب وعن أبي زياد الكيابي وأبي جعفر الرؤاسي ونبذا عن الكسائي وله كتاب نوادر وليس علمه بالواسع وفي طبقته أبو الحسن علي بن مبارك الأخش هامش كذا في الأفل وفيما نقله السيوطي في المزهر عن كتاب المراتب وصوابه الأحمر انتهى الهامش وأبو عكرمة الضبي صاحب كتاب الخيل هامش أبو عكرمة الضبي ورد ذكره أعرضا في كتاب إنباه الرواه في من حدث عن يعقوب ابن إسحاق ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق انتهى الهامش وأبو عدنان الراوية صاحب كتاب القسي ونعم الكتاب في معناه بعد كتاب أبي حاتم وقد روى أبو عدنان عن أبي زيد كتبه كلها عنوان أبو عمر الشيباني ومن روى عنه ومن أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن ثقات الأعراب أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني وهو من أهل الرمادة هامش تطلق الرمادة على عدة مواضع انتهى الهامش وهو من أهل الرمادة بالكوفة وإنما جاور بني شيبان فنسب إليهم وهو صاحب كتاب الجيم هامش كتاب الجيم منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأوسكوريال وعنها نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة العربية بمصر انتهى الهامش وكتاب النوادر وهما كتابان جليلان فأما النوادر فقد قرئ عليه وأخذناه رواية عنه أخبرنا به أبو عمر محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه وأما كتاب الجيم فلا رواية له لأن أبا عمرو بخل به على الناس فلم يقرأه عليه أحد وقد روى عنه أبو الحسن الطوسي هامش ذكره صاحب نزهة الألباء في الصفحة الحادية والثمانين وقال عنه أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين وأكثر أخذه عن ابن الأعرابي انتهى الهامش وأبو سعيد الضرير هامش هو أحمد ابن خالد أبو سعيد الضرير لقي ابن الأعرابي وأبا عمر الشيباني واستقدمه طاهر بن عبد الله من بغداد إلى نيسابور وأقام بها مده وأملى كثيرا من الكتب في معاني الشعر والنوادر وانظر إنباه الرواه الجزء الأول الصفحة الحادية والأربعون انتهى الهامش وأبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري هامش توفي سنة خمس وسبعين ومئتين وانظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء السابع من الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين إلى السابعة والتسعين بعد المئتين انتهى الهامش وأجل من روى عنه أبو نصر الباهلي وأبو الحسن اللحياني ثم يعقوب ابن السكيت فأما الطوسي والسكري فإنهما راويان وليس إمامين وقد روى عن أبي حاتم والرياشي وغيرهما من علماء البصريين والكوفيين وكان السكري كثير الشكوك عنوان ابن الأعرابي وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي فامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين وقال إنه توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين الطبقات الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش فإنه أخذ العلم عن المفضل الضبي وكان ربيبه ومحمد أحفظ الكوفيين للغة وقد أخذ علم البصريين وعلم أبي زيد خاصة من غير أن يسمعه منه وأخذ عن أبي زيد وجماعة من الأعراب مثل الصقيل هامش ذكره القفطي في الإنباه الرابع الصفحة الخامسة عشر بعد المئة قال ويكنا أبا الكوميت العقيلي انتهى الهامش وعجرمه وأب المكارم وقوم لا يثق بأكثرهم البصيون وكان ينحرف عن الأصمعي ولا يقول في أبي زيد إلا خيرا وكان أبو نصر الباهلي يتعنت ابن الاعرابي ويكذبه ويدعي عليه التزيد ويزيفه وابن الاعرابي أكثر حفظا للنوادر منه وأبو نصر أشد تثبتا وأمانة وأوثق عنوان أبو عبيد القاسم ابن سلام وأما أبو عبيد القاسم ابن سلام فإنه مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل الرواية يقطعه عن اللغة علوم افتن فيها وأما كتابه المترجم بالغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على كتاب عم له رجل من بني هاشم جمعه لنفسه، فأخذ كتب الأصمعي فبوّل ما فيها وأضاف إليه شيئا من علم أبي زيد وروايات عن الكوفيين. وأما كتابه في غريب الحديث، فإنه اعتمد فيه على كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث، وكذلك كتابه في غريب القرآن. منتزع من كتاب أبي عبيدة، وكان مع هذا ثقة ورعا لا بأسبه، وقد روى عن الأصمعي وأبي عبيدة ولعله سمع من أبي زيد شيئا، وسمع من الفراء والأموي وأبي عمرو والأحمر، وذكر أهل البصرة أن أكثر ما يحكيه عن علمائهم غير سماع إنما هو من الكتب وقد أخذت عليه مواضع في كتابه الغريب المصنف وكان ناقص العلم بالإعراب أخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا المعبدي قال أبو عبيد جمعت كتاب الغريب المصنف في ثلاثين سنة وجئت به إلى محمد ابن عبد الله بن طاهر فأمر لي بألف دينار وكان أبو عبيد يسبق بمصنفاته إلى الملوك فيجيزونه عليها فلذلك كثرت مصنفاته وهو مولى للأذ من ابناء أهل خراسان وكان مؤدبا ثم ولي قضاء طرسوس أيام ثابت ابن نصر ابن مالك ولم يزل معه ومع ولده وحج بعد قدومه بغداد وبعد أن صنف ما صنف من كتبه وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومئتين عنوان ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم وكان في هذا العصر من الرواه ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم هامش هو علي بن المغيرة أبو الحسن الأثرم توفي سنة إحدى وعشرين الرواه الجزء الثاني من الصفحة التاسعة عشرة بعد 300 إلى الحادية والعشرين وثلاثمائة انتهى الهامش فكان ابن نجدة يختص بعلم أبي زيد وروايته وكان الأثران يختص بعلم أبي, عبيد أبي عبيده وروايته عنوان سلمة بن عاصم وكان أبو محمد سلمة بن عاصم هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحويين الكوفيين وقال ابن جذري إنه توفي بعد السبعين ومئتين فيما أحسب انتهى الهامش راوية الفراء وكان مختصا به متعصبا للكوفيين على ورع كان فيه شديد وتأله عظيم فحدثنا أبو عبد الرحمن عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو سعيد الغاضري قال قلت لأبي محمد سلمة على أي الرجلين أقرأ الكسائي أم عاصم قال الكسائي قلت له ها كالمتعجب قال فاين التعصب قال وكانت فيه دعابه فسألته يوما عن شيء فقال السقيط على السقيط خبرت وهو يضحك يريد على الخبير سقط واخبرونا عن ابي علي محمد بن عيسى الهاشمي قال كان سلمه جارنا وكانت له جارية يقال لها سرور فكنا نودهها إليه تخدمه فكانت تخبرنا أنه يصلي الغدات على طهر العتمة وما رؤي سلمة قط في طريق إلا متأبطا إذا ره ميلا إلى أن يحمل نفسه فلا يعرف وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الطيالسي المقرئ قال حدثنا أبو العباس بن واصل المقرئ قال دخلنا على سلمة نعوده فانكشفت ركبته فرايناها كركبه الجمل من طول القعود عليها في الصلاة من فضلك تابع وقية المادة ابن السكيت وأحمد ابن يحيى ثعلب وانتهى علم الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق السكيت حامش توفي ابن سكيت سنة أربع وأربعين ومئتين انظر طبقات الزبيدي الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين انتهى الحامش وابي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب الشيباني هامش توفي ثعلب سنة إحدى وتسعين ومئتين كما في طبقات الزبيدي انتهى الهامش مولا لبني شيبان وكان ثقتين أمينين ويعقوب اسن وأقدم موتا وكان أحسن الرجلين تأليفا وكان ثعلب أعلمهما بالنحو وكان يعقوب يضعه فيه فحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فسألني عن شيء فصحت وكان ثعلب شديد الحدة قال فقال لي لا تصح فوالله ما سألتك إلا مستفهما وأخبرنا محمد ابن يحيى. قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فجاءه رجل من غلمان المازني من أهل البصرة فقال أخبرني ما وزن نكتل من الفعل فقال يعقوب نفعل فقلت له إنه يقول لك نفتعل فلقنها يعقوب وفطن ثم التفت إلى البصري فقلت له كيف تقول أحوج ما أنت إليه النحو فقال أحوج ما أنت إليه النحو قلت أخطأت إنما الكلام أحوج ما أنت إليه محتاج النحو قال فخرس وكان يعقوب أخذ عن أبي عمرو والفراء وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عبيده وأبي زيد من غير سماع إلا ممن سمع منهم نحو الأثرم وابن نجدة وأبي نصر وكان ربما حكى عن أعراب ثقات عنده وقد أخذ عن ابن الأعرابي شيئا يسيرا وكان أبو العباس ثعلب يعتمد على ابن الأعرابي في اللغة وعلى سلمة في النحو وكان يروي عن ابن نجدة كتب أبي زيد وعن الاثرم كتب أبي عبيدة، وعن أبي نصر كتب الأصمعي، وعن عمرو ابن أبي عمرو الشيباني كتب أبيه، وكان ثقة، وقد أخذ عمن عن أخذ عنه، وليس في من لقينا من أخذ يعقوب لتقدم موته. عنوان محمد ابن حبيب، فأنا أبو جعفر محمد ابن حبيب. هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين الكوفيين ولم يذكر تاريخ وفاته انتهى الهامش فأما أبو جعفر محمد ابن حبيب فإنه صاحب أخبار وليس في اللغة هناك وحبيب اسم أمه فلذلك لا يصرف أخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب قال مررت بمجلس ابن حبيب في الجامع فمنت إليه فجلست عنده وكان يملي فلما جلست إليه قطع الإملاء فقلت خذ فيما كنت فيه فقال وأنت حاضر لا والله لا أفعل عنوان المفضل ابن سلمة وقد أخذ عن سلمة ابنه أبو طالب المفضل هامش ذكر ابن قاضي شهبة أنه توفي سنة ثلاثمائة طبقات ابن قاضي شهبة الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسون بعد المائتين إلى الخامسة والخمسين بعد المائتين انتهى الهامش إلا أنه لم يتقن عن أبيه وتعلم بعده من يعقوب وأحمد بن يحيى، وكان مخالفا لطريقة أبيه في التواضع وقد نظرت في كتبه فوجدته مخلطا متعصبا ورد شيئا كثيرا من كتاب العين أكثره غير مردود واختار اختيارات في اللغة والنحو ومعاني القرآن غيرها المختار عنوان القاسم الأنباري ومن روى عنه فأما القاسم الأنباري هامش هو القاسم ابن محمد ابن بشار ابن الحسن الأنباري وارد أبي بكر توفي ببغداد سنة أربع وثلاثمائة انظر طبقات الزبيدي الصفحة الحادية والسبعون بعد المئة انتهى الهامش. فأما القاسم الأمباري ومن روى عنه مثل أحمد ابن عبيد هامش هو أبو جعفر أحمد ابن عبيد ابن ناصح ابن برنجر المعروف بأبي عصيدة من نحات الكوفة توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين. انظر معجم الأدباء الجزء الثالث الصفحة الثانية والعشرون بعد المئتين إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين انتهى الهامش فإن هؤلاء رواة أصحاب أشعار لا يذكرون مع من ذكرنا وجملة الأمر أن العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقين على الترتيب الذي رتبناه وهؤلاء أصحاب الكتب والرجوع إليهم في علم العرب وما اخللنا بذكر أحد إلا لسبب إما لأنه ليس بإمام ولا معول عليه وإما لأنه لم يخرج من تلامذته أحد يحيي ذكره ولا من تأليفه شيء يلزم الناس نشره كإمساكنا عند ذكر اليزيديين هامش اليزيديون منسوبون إلى يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحميري خال المهدي العباسي وكان يحيى ابن المبارك جدهم منقطعا إليه مؤدبا لأولاده فنسب إليه وتوفي سنة اثنتين ومئتين كما في طبقات الزبيدي الصفحة الرابعة والستون وجماعة اليزيديين هم يحيى وأولاده محمد وهو المقدم منهم وإبراهيم وإسماعيل وعبد الله وهؤلاء الأربعة باعوا في اللغة العربية ويعقوب وإسحاق وهذان زهدا وتعلم الحديث ثم أولاد محمد بن يحيى المذكور وعددهم اثنى عشر أحمد والعباس والحسن وجعفر والفضل وسليمان وعبيد الله وهؤلاء برعوا وعبد الله وعلي وعيسى ويوسف والحسين وانظر الفهرست والأنساب الصفحة 600 بضية الوعاه الصفحة 340 الثاني وطبقات الزبيدي الصفحة الخامسة والستون انتهى الحامش واليزيديون بيت علم وكلهم يرجعون إلى جدهم أبي محمد يحيى ابن المبارك اليزيدي وهم في طبقة أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي وعلمه عن أبي عمر وعيسى ابن عمر ويونس وأبي الخطاب الأكبر وقد روى عن أبي عمر القراءة المشهورة في أيدي الناس إلا أن, إلا أن علمه قليل في أيدي الرواه إلا في أهل بيته وذريته وهو ثقة أمين مقدم مكين ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم بها إماما في العربية قال الأصمعي أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصية واحية صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة عنوان ابن داب وكان بها ابن داب يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاما ينسبه إلى العرب فسقط وذهب علمه وخفيت روايته وهو عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن داء من بني الشداخ هامش توفي ابن داء سنة 71 ومئة وانظر ترجمته وأخباره في معجم الأدباء الجزء السادس عشر من الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة إلى الخامسة والستين بعد المئة انتهى الهامش ويكنا أبل الوليد وكان شاعرا وعلمه بالأخبار أكثر أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصنعي العجب من ابن داب هامش الخبر عن أبي حاتم في الأغاني الصفحة السادسة والخمسون من طبعة الدار وفيه سألت الأصمعي عن أعشى همدان فقال هو من الفحول وهو إسلامي كثير الشعر ثم قال لي العجب من ابن داب انتهى الهامش قال الأصمعي العجب من ابن داب حين يزعم أن أعشى همدان قال من دعا لي أربح الله تجارته وخضاب بكفه أسود اللون قارته ثم قال الأصمعي يا سبحان الله يحذف الألف, الألف التي قبل الهاء في الله ويسكن الهاء ويرفع تجارته وهو منصوب ويجوز هذا عنه ويروي الناس عن مثله هامش بقية الخبر كما في الأغاني ثم قال سبحان الله أمثل هذا يجوز على الاعشاء أن يجزم اسم الله عز وجل ويرفع تجارته وهو نصب ثم قال لي خلف الأحمر والله لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين ظن أن هذا يقبل منه وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا قال ثم قال ومع ذلك أيضا أن قوله من دعا لي غزيني إلى آخره انتهى الهامش قال ولقد سمعت خلفا الأحمر يقول لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين يجوز مثل, مثل هذا هامش الزيادة من الأغاني انتهى الهامش ومع هذا إن من دعا لي محال إنما يقال من دعا لغزيلي ومن دعا لبعير ضال وممن كان يجري مجرى بن داد الشرقي بن القطامي خانش ذكره الخطيب في تاريخ بغداد الجزء التاسع الصفحة الثامنة والسبعون بعد المائتين وقال كان الشرقي عالما بالنسب وافر الأدب فأقدمه أبو جعفر المنصور بغداد وضم إليه المهدي ليأخذ من أدبه وانظر لسان الميزان الثالث من الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة إلى الثالثة والأربعين بعد المئة انتهى الهامش وكان كذابا قال أبو حاتم حدثنا الأصنعي قال حدثنا بعض الرواه قال قلت للشرقي ابن القطامي ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها قال لا أدري قال فاكذب له قلت كانوا يقولون رويدك حتى يبعث الخلق باعثه فإذا أنا به يوم الجمعة يحدث به في المقصورة عنوان علي الجمل ومن من كان بالمدينة أيضا علي الملقب بالجمل وكان وضع في النحو كتابا لم يكن شيئا وقال أبو حاتم ومع ذلك فإني أظن الأخفش وضع كتابا من كتاب علي الجمل فلذلك قال الزيت رقلان والزيت لا يذكر عندنا لأنه ليس بإدام أهل البصرة عنوان ابن قسطنطين وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين يشدو شيئا من النحو فأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال وضع ابن قسطنطين بمكة شيئا من النحو ثم قدم البصرة فسمع النحو وطرح جميع ما كان عمل ووضع شيئا آخر لا يساوي شيئا أيضا عنوان علماء بغداد وأما بغداد فمدينة ملك وليس بمدينة علم وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم ونيتهم بعد ذلك في العلم ضعيفة لأن العلم جد وهم قوم الهزل أغلب عليهم واللعب أملك لهم فإن تعاطى بعضهم شيئا أو شدا منه فإنما همه المسامات به وبغيته المباهات فيه فترى أحدهم يتكلم بغير علم ويهمز ليعد في العلماء ويذكر رغبته في أطراف العلم ودواوينه وفروعه وغرائبه ويسامح نفسه في اصوله وسهله وذلوله فهو يبني على غير اس ويحب الرياسه بأهون مس فلا جرم انهم يوهمون ولا يفهمون ويسالون فيستبهمون قال ابو حاتم اهل بغداد حشو عسكر الخليفة ولم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ولا من ترتبع روايته فإن ادعى أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ولا يفصل بين علماء البصرة بالنحو وبين الرؤاسي والكسائي ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة ويتحفظ أحدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير فيكثر كلامه عندما من يختلف إليه وإنما هم أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسير اسما يخترعه لينسب إليه فيسمي الجر خفضا والظرف صفة ويسمون حروف الجر حروف الصفات والعطف النسق ومفاعيل في العروض فعولان ونحو هذا من التخليط قال اللغوي والأمر في زماننا هذا أصلحك الله على أضعاف ما عرف أبو حاتم فهذه جملة يعرف بها مراتب علمائنا وتقدمهم في الأزمان والأثنان ومنازلهم من العلم والرواية ويجتمع لك بها ما أزال لهجا بالتقاطه من كلامي وتعليقه عني عند شيء تجارينيه أو سبب أحكيه ولكل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم أخبار تنسب إليه وأكثرها ما لا يعول عليه فتجنب جنبك الله كل محذور أن تحفل منه بما لم تثبت به رواية ولم تصح فيه حكاية والله يعصمك ويرشدك ويوفقك ويسدلك إن شاء الله تعالى عنوان صورة ما جاء في آخر نسخة الأصل علقه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير عيسى بن أبي بكر ابن محمد الحميدي عفى الله عنه وغفر له ولأبويه في يوم العرض عليه ولمن دعا له بالعفو والغفران ولجميع المسلمين آمين رب العالمين قوبل بأصله وهو نسخة صحيحة بخط يعتمد عليه وقد قوبلت أيضا على نسخة بخط أحمد بن إسحاق بن يعقوب بن نوبخت وقد ملكها محمد بن بركات ابن هلال الصوفي وكتب في حواشيها ما كان بخط ابن بخت وحلي على هذا الفرع ما كان في الأصل فصحت بحسب الطاقة تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى كتاب مراتب النحويين من تأليف أبي الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وفيما تبقى إليكم فهرس الكتب الواردة في الكتاب وفهرس مراجع التحقيق اولا فهرس الكتب الواردة في الكتاب الإكمال لعيسى ابن عمر تعبير الرؤيا لابن قتيبة الجامع لعيسى ابن عمر الجيم لأبي عمرو الشيباني حرف الحاء والخاء كتاب الخيل لأبي عبيدة وكتاب الخيل لمحمد ابن عبد الغفار الخزاعي وكتاب الخيل لأبي عكمة الضبي حرف الشين الشعر والشعراء لابن قتيبة حرف الطاء طبقات الشعراء لابن سلام حرف العين كتاب العين للخليل عيون الأخبار لابن قتيبة حرف الغين غريب الحديث لأبي عبيدة وغريب الحديث لأبي عبيد وغريب القرآن لأبي عبيدة وغريب القرآن لأبي عبيد والغريب المصنف لأبي عبيد حرف القاف قرآن نحو انظر الكتاب كتاب القسي لأبي عدنان حرف الكاف الكتاب لسيبويه حرف الميم المعارف لابن قتيبة المعاني للأشنان داني معجزات الرسول عليه السلام حرف النون النجوم لابن كناسه النسب لابن الكلبي النوادر لعلي ابن حازم النوادر لأبي عمرو الشيباني النوادر لعمر ابن كركره حرف الهاء الهمز لابن أبي إسحاق تفرس مراجع التحقيق الإصابة لابن حجر طبع مطبعة السعادة لسنة 1323 للهجرة إصلاح المنطق لابن السكيت المعارف سنة 1949 للميلاد الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مطبعة التقدم سنة 1324 للهجرة أمالي المرتضع الناشر مطبعة عيسى الحلبي سنة 1954 للميلاد إنباه الرواه للقفطي الناشر مطبعة دار الكتب المصرية. الأنساب للسمعاني مطبعة ليدم سنة 1912 للميلاد. بغية الوعاه للسيوطي الناشر عيسى الحلبي سنة 1964 للميلاد. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبع القاهرة. نشرة الخانكي سنة 1949 للميلاد تاريخ الطبري المطبعة الحسينية سنة 1326 للهجرة تذكرة الحفاظ طبع الهند سنة 1323 تهذيب الأسماء واللغات طبعة منير دمشقي بالقاهرة تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة الهند سنة 1333 جمهرة ابن دريد حيدر عباد سنة 1351 جمهرة الأنساب لابن حزم الناشر دار المعارف بمصر سنة 1948 الحيوان للجاحب الناشر مصطفى الحلبي سنة 1357 حياة الحيوان للدميري الناشر مطبعة صبيح بالقاهرة خزامة الأدب للبغدادي مطبعة بولاق سنة 1219 خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي المطبعة الرحمانية بمصر سنة 1322 ابن خلكان المطبعة الميمنية بمصر سنة 1310 درة الغواص الحريري مطبعة الجوائب سنة 1299 ديوان الأخطل بيروت سنة 1891 ميلادية ديوان الأعشاء المطبعة النموذجية بالقاهرة ديوان جرير مطبعة الصاوي سنة 1353 للهجرة. ديوان ذر الرمة كامبريدج سنة 1919 للميلاد. ديوان رؤبة ليبسك سنة 1902 للميلاد. ديوان زهير مطبعة دار الكتب. ديوان العباس بن الأحمف مطبعة الجوائب سنة 1298. ديوان العجاج طبع دمشق. ديوان الهوليين طبع دار الكتب شذرات الذهب لابن العماد نشرت للقدسي سنة 1350 شرح الخزرجيه للدماميني مطبعة مدني الشعر والشعراء لابن قتيبة مطبعة الحلبي سنة 1364 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المطبعة الوهبية 1299 طبقات الشعراء لابن سلام مطبعة المعارف 1952 للميلاد طبقات القراء لابن الجذري مطبعة السعادة بنصر سنة 1352 طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي مطبعة السعادة بنصر سنة 1373 ودار المعارف بمصر سنة 1974 الفائق للزمخشري مطبعة عيسى الحلبي سنة 1945 للميلاد الفرق بين الفرق للبغدادي دار المعارف بمصر سنة 1328 الفهرست لبن نديم مطبعة لبسك سنة 1871 للميلاد الكتاب لسيبويه طبعة بولاق سنة 1871 للميلاد اللآلي لجنة التأليف والترجمة بمصر سنة 1354 اللباب لابن الاثير نشرة القدس سنة 1358 لسان الميزان لابن حجر حيدر عباد سنة 1330 المزهر للسيوط طبعة الحلب بمصر. المعارف لابن قتيبة الإسلامية بمصر سنة 1354 معجم الأدباء لياقوت للحلبي سنة 1355 معجم الشعراء المرزباني مطبعة الحلبي النجوم الزاهرة طبع دار الكتب نزهة الألباء لابن الأمباري نشرت مكتبة نهضة مصر بهذا انتهى كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي من تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر تار نهضة مصر في القاهرة قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين انتهت هذه المادة ولكم تحييات أسوانكم في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته